الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما سنن الحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني بن ماجه بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه ومحبه الجزء الثاني حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شريك عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به فخذوه وما نهيتكم عنه فانتهوا حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن الصباح قال أنبأنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذروني ما تركتكم فانما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على انبيائهم فاذا امرتكم بشيء فخذوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا زكريا بن عدي عن ابن المبارك عن محمد بن سوق عن أبي جعفر قال كان ابن عمر إذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم يعده ولم يقصر دونه حدثنا هشام بن عمار الدمشقي حدثنا محمد بن عيسى بن سميع حدثنا إبراهيم بن سليمان الأفطس عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي عن جبير بن نفير عن أبي الدرداء قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نذكر الفقر ونتخوفه فقال الفقر تخافون؟ والذي نفسي بيده لتصبن عليكم الدنيا صبا حتى لا يزيغ قلب أحدكم ازاغه إلا هي وأيم الله لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء قال أبو الدرداء صدق والله رسول الله صلى الله عليه وسلم تركنا والله على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي منصورين لا يضرهم من خذ حتى تقوم الساعة حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثنا أبو علقمة نصر بن علقمة عن عمير بن الأسود وكثير بن مره الحضرمي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي قوامة على أمر الله لا يضرها من خالفها حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا هشام بن عمار حدثنا الجراح بن مليح حدثنا بكر بن زرعة قال سمعت أبا عنا بتل وكان قد صلى القبلتين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب حدثنا القاسم بن نافع حدثنا الحجاج بن أرطا عن عمرو بن شعيب عن أبيه قال قام معاوية خطيبا فقال أين علماؤكم؟ أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة إلا وطائفة من أمتي ظاهرون على الناس لا يبالون من خذلهم ولا من نصرهم حدثنا هشام بن عمار حدثنا محمد بن شعيب حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن أبي قلابة عن ابي اسماء الرحبي عن ثوبان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال طائفة من أمتي على الحق منصورين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله عز وجل حدثنا أبو سعيد عبد الله بن سعيد حدثنا أبو خالد الأحمر قال سمعت مجالدا يذكر عن الشعبي عن جابر بن عبد الله قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فخط خطا وخط خطين عن يمينه وخط خطين عن يساره ثم وضع يده في الخط الأوسط فقال هذا سبيل الله ثم تلا هذه الآية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا زيد بن الحباب عن معاوية بن صالح حدثنا الحسن بن جابر عن المقدام بن معد يكرب الكندي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوشك الرجل متكئا على أريكته يحدث بحديث من حديثي فيقول بيننا وبينكم كتاب الله عز وجل فما وجدنا فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله حدثنا نصر بن علي الجهضمي. حدثنا سفيان بن عيينة في بيته أنا سألته عن سالم ابي النضر ثم مر في الحديث قال أو زيد بن أسلم عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبي أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني حدثنا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن القاسم بن محمد عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر المصري أنبأنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن عبد الله بن الزبير حدثه أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة التي يسخون بها النخل فقال الأنصاري سرح الماء يمر فأبى عليه فاختصما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك فغضب الأنصري فقال يا رسول الله أن كان ابن عمتك فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا زبير اسقي. ثم احبث الماء حتى يرجع إلى الجد قال فقال الزبير والله إني لا أحسب هذه الآية نزلت في ذلك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن الزهري عن سالم علي بن عمر أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله أن يصلين في المسجد فقال ابن له إنا لنمنعهم فقال فغضب غضبا شديدا وقال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول إنا لنمنعهم حدثنا أحمد بن ثابت الجحدري وأبو عمرو حفص بن عمر قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي حدثنا أيوب عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن مغفل أنه كان جالسا إلى جنبه ابن أخن له فخذف فنهاه وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها وقال إنها لا تصيد صيدا ولا تنكي عدوا وإنها تكسر السن وتفقأ العين قال فعاد ابن أخيه يخذف فقال أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها ثم عدت تخذف لا أكلمك ابدا حدثنا هشام بن عمار حدثنا يحيى بن حمزة حدثني برد بن سنان عن إسحاق بن قبيصة عن أبي أن عبادة بن الصامت الأنصاري النقيب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا مع معاوية أرض الروم فنظر إلى الناس وهم يتبايعون كسر الذهب بالدنانير وكسر الفضة بالدراهم فقال يا أيها الناس إنكم تأكلون الربا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تبتاع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل لا زيادة بينهما ولا نظرة فقال له معاوية يا أبا الوليد لا أرى الربا في هذا إلا ما كان من نظرة فقال عبادة أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن رأيك لئن اخرجني الله لا اساكنك بأرض لك علي فيها إمرأ فلما قفل لحق بالمدينة فقال له عمر بن الخطاب ما أقدمك يا أبا الوليد فقص عليه قصة وما قال من مساكنته فقال ارجع يا أبا الوليد إلى أرضك فقضح الله أرضا لست فيها وامثالك، وكتب إلى معاوية لا إمرأ لك عليه واحمل الناس على ما قال. فإنه هو الأمر حدثنا أبو بكر بن الخلاد الباهلي حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن ابن عجلان أنبأنا عون بن عبد الله عن عبد الله بن مسعود قال إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فظنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أهناه وأهداه وأبقى حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب قال إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فظنوا به الذي هو اهناه وأهداه وأبقى حدثنا علي بن المنذر حدثنا محمد بن الفضيل حدثنا المقبري عن جده عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا أعرفن ما يحدث أحدكم عني الحديث وهو متكئ على أريكته فيقول اقرأ قرآنا ما قيل من قول حسن فأنا قلت حدثنا محمد بن عباد بن آدم حدثنا أبي عن شعبة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة وحدثنا هنال بن السري حدثنا عبدة بن سليمان حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة أن أبا هريرة قال لرجل يا ابن أخي إذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلا تضرب له الأمثال قال أبو الحسن حدثنا يحيى بن عبد الله الكرابيسي حدثنا علي بن الجعد عن شعبة عن عمرو بن مرة مثل حديث علي رضي الله تعالى عنه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا معاذ بن معاذ عن ابن عون حدثنا مسلم البطين عن إبراهيم التيمي عن أبي عن عمر بن ميمون قال ما أخطأني ابن مسعود عشية خميس إلا أتيته فيه قال فما سمعته يقول بشيء قط قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كان ذات عشية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فنكس قال فنظرت إليه فهو قائم محللة أزرار قميصه قد اغرورقت عيناه وانتفخت أو داجه قال أو دون ذلك أو فوق ذلك أو قريبا من ذلك أو شبيها بذلك حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا معاذ بن معاذ عن ابن عون عن محمد بن سيرين قال كان أنس بن مالك إذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا تفرغ منه قال أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا غندر عن شعبة وحدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال قلنا لزيد بن أرطم حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كبرنا ونسينا والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبو نضر عن شعبة عن عبد الله بن أبي السفر قال سمعت الشعبي يقول جالست ابن عمر سنة فما سمعته يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن ابن طاووس عن أبي قال سمعت ابن عباس يقول انا كنا نحفظ الحديث والحديث يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما إذا ركبت الصعب والزلول فهيهات حدثنا أحمد بن عبدة حدثنا حماد بن زيد عن مجالد عن الشعبي عن قرضة بن كعب قال بعثنا عمر بن الخطاب إلى الكوفة وشيعنا فمشى معنا إلى موضع يقال له صرار فقال أتدرون لما مشيت معكم؟ قال قلنا لحق صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحق الأنصار قال لكني مشيت معكم لحديث أردت أن أحدثكم به فأردت أن تحفظوه لممشاي معكم إنكم تقدمون على قوم للقرآن في صدورهم أزيز كهزيز المرجل فإذا رأوكم مدوا إليكم أعناقهم وقالوا أصحاب محمد فأقل الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أنا شريككم حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن السائب بن يزيد قال صحبت سعد بن مالك من المدينة إلى مكة فما سمعته يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث واحد حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وسويد بن سعيد وعبد الله بن عامر بن زرارة وإسماعيل بن موسى قالوا حدثنا شريك عن سماك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة وإسماعيل بن موسى قالا حدثنا شريك عن منصور عن ربعي بن حراش عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكذبوا علي فإن الكذب علي يولج النار حدثنا محمد بن المصري حدثنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي حسبته قال متعمدا فليتبوأ مقعده من النار حدثنا أبو خيسمة زهير بن حرب حدثنا هشيم عن أبي زبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن بشر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يحيى بن يعلى التيمي عن محمد بن إسحار عن معبد بن كعب عن أبي قتادة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على هذا المنبر إياكم وكثرة الحديث عني فمن قال علي فليقل حقا أو صدقا ومن تقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن بشار قالا حدثنا غندر محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن جامع بن شداد أبي صخرة عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال قلت للزبير بن العوام ما لا أسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أسمع ابن مسعود وفلانا وفلانا قال أما إني لم أفارقه منذ أسلمت ولكني سمعت منه كلمة يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار حدثنا سويد بن سعيد حدثنا علي بن مسهر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 عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حدث عني حديثا وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وحدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن سمره بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حدث عني حديثا وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا محمد بن فضيل عن الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عليا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من روى عني حديثا وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين حدثنا محمد بن عبد الله أنبأنا الحسن بن موسى الأشيب عن شعبة مثل حديث سمرة بن جندب حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب عن المغيرة بن شعبة قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حدث عني بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين حدثنا عبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكوان الدمشقي. حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا عبد الله بن العلاء يعني بن زبر حدثني يحيى بن ابي المطاع قال سمعت العرباض بن ساريه يقول قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فوعظنا موعظه بليغه وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقيل يا رسول الله وعظتنا موعظه مودع فعهد إلينا بعهد فقال عليكم بتقوى الله والسمع والطاعه وإن عبدا حبشيا وسترون من بعد اختلافا شديدا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم والامور المحدثات فان كل بدعه ضلاله حدثنا اسماعيل بن بشر بن منصور واسحاق بن ابراهيم السواق قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن ضمرة بن حبيب عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي أنه سمع العرباض بن سالية يقول وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقلنا يا رسول الله إن هذه لموعظة مودع فماذا تعهد إلينا قال قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي الا هالك من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيرا فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وعليكم بالطاعة وان عبدا الحبشية فانما المؤمن كالجمل الأنف حيثما قيدا قال حدثنا يحيى بن حكيم حدثنا عبد الملك بن الصباح الليسعي حدثنا ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الرحمن بن عمرو عن العرباض بن سارية قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ثم أقبل علينا بوجهه فوعظنا موعظة بليغة فذكر نحوه حدثنا سويد بن سعيد وأحمد بن ثابت الجحدري قالا حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب مرة عينا وعلى صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش يقول صبحكم مساكم ويقول بعثت أنا والساعة كهاتين ويقرن بين إصبعيه السبابة والوسطى ثم يقول أما بعد فإن خير الأمور كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكان يقول من ترك مالا فلأهله ومن ترك دينا أو ضياعا فعلي وإليه حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون المدني أبو عبيد حدثنا أبي عن محمد بن جعفر بن أبي كثير عن موسى بن عقبة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما هما اثنتان الكلام والهدي فأحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد ألا وإياكم ومحدثات الأمور فإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعة ضلالة ألا لا يطولن عليكم الأمد فتقسو قلوبكم ألا إنما هو آت قريب وإنما البعيد ما ليس بات ألا إنما الشقي من شقي في بطن أمه والسعيد من وعظ بغيره ألا إن قتال المؤمن كفر وسبابه فسوق ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ألا وإياكم والكذب فإن الكذب لا يصلح بالجد ولا بالهزم، ولا يعد الرجل صبيه ثم لا يفي له فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإنه يقال للصادق صدق وبر ويقال للكاذب كذب وفجر ألا وإن العبد يكذب حتى يكتب عند الله كذابا حدثنا محمد بن خالد بن خداش حدثنا إسماعيل بن علية حدثنا أيوب وحدثنا أحمد بن ثابت الجحدري ويحيى بن حكيم قال: حدثنا عبد الوهاب حدثنا أيوب عن عبد الله بن أبي مليكه عن عائشة قال تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات إلى قوله وما يذكر إلا أولو الألباب فقال يا عائشة إذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عناهم الله فاحذروهم حدثنا علي بن المنذر حدثنا محمد بن فضيل وحدثنا حوسرة بن محمد حدثنا محمد بن بشر قالا حدثنا حجاج بن دينار عن أبي طالب عن أبي امامه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل ثم تلا هذه الآية بل هم قوم خصمون حدثنا داود بن سليمان العسكري حدثنا محمد بن علي أبو هاشم ابن أبي خداش الموصلي قال حدثنا محمد بن محصن عن إبراهيم بن أبي عبلة عن عبد الله بن الديلمي عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله لصاحب بدعة صوما ولا صلاة ولا صدقة ولا حجا ولا عمرة ولا جهادا ولا صرفا ولا عدلا يخرج من الإسلام كما تخرج الشعرة من العجين. حدثنا عبد الله بن سعيد حدثنا بشر بن منصور الخياط عن أبي زيد عن أبي المغيرة عن عبد الله بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبى الله أن يقبل عمل صاحب بدعة حتى يدع بدعته حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي وهارون بن إسحاق قال حدثنا ابن أبي فديك عن سلمة بن وردان عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك الكذب وهو باطل بني له قصر في ربض الجنة ومن ترك المراء وهو محق بني له في وسطها ومن حسن خلقه بني له في اعلاها حدثنا أبو كريب حدثنا عبد الله بن إدريس وعبدة وابو معاوية وعبد الله بن نمير ومحمد بن بشر وحدثنا سويد بن سعيد حدثنا علي بن مسهر ومالك بن أنس وحفص بن ميسرة وشعيب بن إسحاق عن هشام بن عروة عن أبي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء فإذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا. فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن يزيد عن سعيد بن أبي أيوب حدثني أبو هانئ حميد بن هانئ الخولاني عن أبي عثمان مسلم بن يسار عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من افتي بفتيا غير ثابت فإنما اسمه على من افتا حدثنا محمد بن العلاء الهمداني حدثني رشتين بن سعد وجعفر بن عون عن ابن انعم هو الافريقي عن عبد الرحمن بن رافع عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم ثلاثة فما وراء ذلك فهو فضل آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة حدثنا الحسن بن محمد سجادته حدثنا يحيى بن سعيد الأموي عن محمد بن سعيد بن حسان عن عبادة بن نسي عن عبد الرحمن بن غنب حدثنا معاذ بن جبل قال لما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال لا تقضين ولا تفصلن إلا بما تعلم وإن أشكل عليك أمر فقف حتى تبينه أو تكتب إلي فيه حدثنا سويد بن سعيد حدثنا ابن أبي الرجال عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي عن عبدة بن أبي لبابة عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لم يزل أمر بني إسرائيل معتدلا حتى نشأ فيهم المولدون ابناء سبايا الأمم فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا حدثنا علي بن محمد التنافسي حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون أو سبعون بابا أدناها إماطة الأذى عن الطريق وأرفعها قول لا إله إلا الله والحياء شعبة من الإيمان حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان وحدثنا عمرو بن رافع حدثنا جرير عن سهيل جميعا عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو. حدثنا سهل بن أبي سهل ومحمد بن عبد الله بن يزيد قالا حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبي قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعظ أخاه في الحياء فقال إن الحياء شعبة من الإيمان حدثنا سويد بن سعيد حدثنا علي بن مسهر عن الأعمش وحدثنا علي بن ميمون الرقي حدثنا سعيد بن مسلمة عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من خردل من كبر ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خلص الله المؤمنين من النار وامنوا فما مجادلة أحدكم لصاحبه في الحق يكون له في الدنيا أشد مجادلة من المؤمنين لربهم في إخوانهم الذين أدخلوا النار قال يقولون ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا أفأدخلتهم النار؟ فيقول اذهبوا فأخرجوا من عرفتم منهم فيأتونهم فيعرفونهم بصورهم لا تأكل النار صورهم فمنهم من أخذته النار إلى أنصاف ساقيه ومنهم من أخذته إلى كعبيه فيخرجونهم فيقولون ربنا أخرجنا من قد أمرتنا ثم يقول أخرجوا من كان في قلبه وزن دينار من الإيمان ثم من كان في قلبه وزن نصف دينار ثم من كان في قلبه مثقال حبة من خردل قال أبو سعيد فمن لم يصدق هذا فليقرأ إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتم لدنه أجرا عظيما حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع حدثنا حماد بن نجيح وكان ثقة عن أبي عمران الجوني عن جندب بن عبد الله قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن ثم تعلمنا القرآن فازددنا به ايمانا حدثنا علي بن محمد حدثنا محمد بن فضيل حدثنا علي بن نزار عن أبيه عن اكرمه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان من هذه الأمة ليس لهما في الإسلام نصيب المرجئة والقدرية حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن كهمس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن ابن عمر عن عمر قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل شديد بياض الثياب شديد سواد شعر الرأس لا يرى عليه أثر سفر ولا يعرفه منا أحد قال فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبته إلى ركبته ووضع يديه على فخذيه ثم قال يا محمد ما الإسلام قال شهادة أن لا إله إلا الله واني رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت قال صدقت فعجبنا منه يسأله ويصدقه ثم قال يا محمد ما الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته ورسله وكتبه واليوم الآخر والقدر خيره وشره قال صدقت فعجبنا منه يسأله ويصدقه ثم قال يا محمد ما الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإنك إن لا تراه فإنه يراك قال فمتى الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فما أمارتها قال أن تلد الأمة ربتها قال وكيع يعني تلد العجم العرب وأن ترى الحفاة العرات العالة رعاء الشاء يتطاولون في البناء قال ثم قال فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم بعد ثلاث فقال أتدري من الرجل؟ قلت الله ورسوله أعلم قال ذاك جبريل أتاكم يعلمكم معالم دينكم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا إسماعيل بن علي عن أبي حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بارزا للناس فأتاه رجل فقال يا رسول الله ما الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ولقائه وتؤمن بالبعث الآخر قال يا رسول الله ما الإسلام قال أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان قال يا رسول الله ما الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإنك إن لا تراه فإنه يراك قال يا رسول الله متى الساعة قال بل مسؤول عنها بأعلم من السائل ولكن ساحدثك عن اشراطها إذا ولدت الامه ربتها فذلك من اشراطها وإذا تطاول رعاء الغنم في البنيان فذلك من اشراطها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 إن الله عليم خبير حدثنا سهل بن أبي سهل ومحمد بن إسماعيل قال حدثنا عبد السلام بن صالح أبو الصلت الهروي حدثنا علي بن موسى الرضا عن أبي عن جعفر بن محمد عن أبي عن علي بن الحسين عن أبي عن علي بن أبي طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان معرفة بالقلب وقول باللسان وعمل بالأركان قال أبو الصلت: لو قرأ هذا الإسناد على مجنون لبر حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنة قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه أو قال لجاره ما يحب لنفسه حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع وأبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا عفان حدثنا شعبة عن الأعمش وحدثنا هشام بن عمار حدثنا عيسى بن يونس حدثنا الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر حدثنا نصر بن علي الجخضني حدثنا أبو أحمد حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فارق الدنيا على الإخلاص لله وحده وعبادته لا شريك له وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة مات والله عنه راض قال أنس وهو دين الله الذي جاءت به الرسل وبلغوه عن ربهم قبل هرج الأحاديث واختلاف الأهواء وتصديق ذلك في كتاب الله في آخر ما نزل يقول الله فان تابوا قال خلع الأوثان وعبادتها وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وقال في آية أخرى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين حدثنا أبو حاتم حدثنا عبيد الله بن موسى العبسي حدثنا أبو جعفر الرازي عن ربيع بن أنس مثله حدثنا أحمد بن الأزهر حدثنا أبو النطر حدثنا أبو جعفر عن يونس عن الحسن عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة حدثنا أحمد بن الأزهر حدثنا محمد بن يوسف حدثنا عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله واني رسول الله ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة حدثنا محمد بن إسماعيل الرازي انبانا يونس بن محمد حدثنا عبد الله بن محمد الليثي حدثنا نزار بن حيان عن اكرمه عن ابن عباس وعن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان من أمتي ليس لهما في الإسلام نصيب أهل الارجاء وأهل القدر حدثنا أبو عثمان البخاري سعيد بن سعد قال حدثنا الهيثم بن خارجة حدثنا إسماعيل يعني ابن عياش عن عبد الوهاب بن مجاهد عن مجاهد عن ابي هريره وابن عباس قالا الإيمان يزيد وينقص حدثنا ابو عثمان البخاري حدثنا الهيثم حدثنا اسماعيل عن جرير بن عثمان عن الحارث اظنه عن مجاهد عن ابي الدرداء قال الإيمان يزداد وينقص حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع ومحمد بن فضيل وأبو معاوية وحدثنا علي بن ميمون الرقي حدثنا أبو معاوية ومحمد بن عبيد عن الأعمش عن زيد بن وهب قال قال عبد الله بن مسعود حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق أنه يجمع خلق أحدكم في بطن أمه أربعين، ثم يكون علاقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله إليه الملك، فيأمر بأربع كلمات، فيقول: اكتب عمله وأج له ورزقه وشقي أمتعين، فوالذي نفسي بيده، إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة.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 قال سمعت أبا سنان عن وهب بن خالد الحمصي عن ابن الديلمي قال وقع في نفسي شيء من هذا القدر خشيت أن يفسد علي ديني وأمري فأتيت أبي بن كعب فقلت أبا المنذر إنه قد وقع في نفسي شيء من هذا القدر فخشيت على ديني وأمري فحدثني من ذلك بشيء لعل الله أن ينفعني به فقال لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم ولو كان لك مثل جبل أحد ذهبا أو مثل جبل أحد تنفقه في سبيل الله ما قبل منك حتى تؤمن بالقدر فتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وإنك إن مت على غير هذا دخلت النار ولا عليك أن تأتي أخي عبد الله بن مسعود فتسأله فأتيت عبد الله فسألته فذكر مثل ما قال أبي وقال لي ولا عليك أن تأتي حذيفة فأتيت حذيفة فسألته فقال مثل ما قالا وقال ائت زيد بن ثابت فسأل فأتيت زيد بن ثابت فسألته فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم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 ما قبله منك حتى تؤمن بالقدر كله فتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك وأنك إن مت على غير هذا دخلت النار حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا وكيع وحدثنا علي بن محمد حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم وبيده عود فنكت في الأرض ثم رفع رأسه فقال ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار قيل يا رسول الله افلا نتكل قال لا اعملوا ولا تتكلوا فكل ميسر لما خلق ثم قرأ فأما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد الطنافسي قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن ربيعة بن عثمان عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان حدثنا هشام بن عمار ويعقوب بن حميد بن كاسب قالا حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار سمع طاووسا يقول سمعت أبا هريرة يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتج آدم وموسى فقال له موسى يا آدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة بذنبك فقال له آدم يا موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة فحج آدم موسى فحج آدم موسى, موسى ثلاثا حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة حدثنا شريك عن منصور عن ربعي عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع بالله وحده لا شريك له واني رسول الله وبالبعث بعد الموت والقدر حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع حدثنا طلحة بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله عن عمته عائشة منز طلحة عن عائشة أم المؤمنين قالت دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة غلام من الأنصار فقلت يا رسول الله طوبى لهذا عصفور من عصافير الجنة لم يعمل السوء ولم يدرك قال أو غير ذلك يا عائشة إن الله خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال. حدثنا وكيع حدثنا سفيان الثوري عن زياد بن إسماعيل المخزومي عن محمد بن عباد بن جعفر عن أبي هريرة قال جاء مشركو قريش يخاصمون النبي صلى الله عليه وسلم في القدر فنزلت هذه الآية يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا يحيى بن عثمان مولى أبي بكر حدثنا يحيى بن عبد الله بن أبي مليكه عن أبي أنه دخل على عائشة فذكر لها شيئا من القدر وقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تكلم في شيء من القدر سئل عنه يوم القيامة ومن لم يتكلم فيه لم يسأل عنه قال أبو الحسن القطان حدثناه حازم بن يحيى حدثنا عبد الملك بن سنان حدثنا يحيى بن عثمان فذكر نحوه حدثنا علي بن محمد حدثنا أبو معاوية حدثنا داود بن أبي هند عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه وهم يختصمون في القدر فكأنما يفقأ في وجهه حب الرمان من الغضب. فقال بهذا أمرتم أو لهذا خلقتم تضربون القرآن بعضه ببعض بهذا هلكت الأمم قبلكم قال فقال عبد الله بن عمرو. ما غبطت نفسي بمجلس تخلفت فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما غبطت نفسي بذلك المجلس وتخلفي عنه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالا حدثنا وكيع حدثنا يحيى بن أبي حية أبو جناب الكلبي عن أبي عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا قيرة ولا هامة فقام إليه رجل اعرابي فقال يا رسول الله أرأيت البعير يكون به الجرم فيجرب الإبل كلها قال ذلكم القدر فمن أجرب الأول؟ حدثنا علي بن محمد حدثنا يحيى بن عيسى الخزاز عن عبد الأعلى بن أبي المساور عن الشعبية قال لما قدم عدي بن حاتم الكوفة أتيناه في نفر من فقهاء أهل الكوفة فقلنا له حدثنا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عدي بن حاتم أسلم تسلم قلت وما الإسلام فقال تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وتؤمن بالأقدار كلها خيرها وشرها حلوها ومرها حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أصباط بن محمد حدثنا الأعمش عن يزيد الرقاشي عن غنيم بن قيس عن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل القلب مثل الريشة تقلبها الرياح بفلا حدثنا علي بن محمد حدثنا خالي يعلى عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن جابر قال جاء رجل من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لي جارية أعزل عنها قال سيأتيها ما قدر لها فأتاه بعد ذلك فقال قد حملت الجارية فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما قدر لنفس شيء إلا هي كائن. حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن عيسى عن عبد الله بن أب الجعد عن ثوبان قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزيد في العمر إلا البر ولا يرد القدر إلا الدعاء وإن الرجل لا يحرم الرزق بخطيئة يعملها حدثنا هشام بن عمار حدثنا عطاء بن مسلم الخفاف حدثنا الأعمش عن مجاهد عن سراقة بن جعشم قال قلت يا رسول الله العمل فيما جف به القلم وجرت به المقادير أم في أمر المستقبل؟ قال بل فيما جف به القلم وجرت به المقادير وكل ميسر لما خلق له حدثنا محمد بن المصفى الحمصي حدثنا بقية بن الوليد عن الأوزاعي عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مجوس هذه الأمة المكذبون بأقدار الله إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم وإن لقيتموهم فلا تسلموا عليهم حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة. عن أبي الأحوص عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إني أبرأ إلى كل خليل من خلته ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا إن صاحبكم خليل الله قال وكيع يعني نفسه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نفعني مال قط، ما نفعني مال أبي بكر. قال: فبكى أبو بكر وقال: يا رسول الله، هل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله؟ حدثنا هشام بن عمار حدثنا سفيان عن الحسن بن عمار عن فراس عن الشعبي عن الحارث عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر سيداكه لأهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين لا تخبرهما يا علي ما داما حيين حدثنا علي بن محمد وعمر بن عبد الله قال حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن عطية بن سعد عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أهل الدرجات العلا يراهم من أسفل منهم كما يرى الكوكب الطالع في الأفق من آفاق السماء وإن أبا بكر وعمر منهم وأنعمى حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع وحدثنا محمد بن بشار حدثنا مؤمل قالا حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن مولى لربعي بن حراش عن, ربعي بن حراش عن حذيفة بن اليمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أدري ما قدر بقائي فيكم فاقتدوا بالذين من بعدي وأشار إلى أبي بكر وعمر حدثنا علي بن محمد حدثنا يحيى بن آدم حدثنا ابن المبارك عن عمر بن سعيد بن أبي حسين عن ابن أبي مليكه قال سمعت ابن عباس يقول لما وضع عمر على سريره اكتنفه الناس يدعون ويصلون أو قال يثنون ويصلون عليه قبل أن يرفع وأنا فيهم فلم يرعني إلا رجل قد زحمني وأخذ بمنكبي فالتفت فإذا علي بن أبي طالب فترحم على عمر ثم قال ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك وأيم الله إن كنت لأظن ليجعلنك الله عز وجل مع صاحبيك وذلك أني كنت أكثر أن أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذهبت أنا وأبو بكر وعمر ودخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر فكنت أظن ليجعلنك الله مع صاحبي حدثنا علي بن ميمون الرقي حدثنا سعيد بن مسلمة عن اسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أبي بكر وعمر فقال هكذا نبعث حدثنا أبو شعيب صالح بن الهيثم الواسطي حدثنا عبد القدوس بن بكر بن خنيس حدثنا مالك بن مغول عن عون بن أبي جحيفة عن أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر سيداكه لأهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين حدثنا أحمد بن عبدة والحسين بن الحسن المروزي قال حدثنا المعتم بن سليمان عن حميد عن أنس قال قيل يا رسول الله أي الناس أحب إليك قال عائشة قيل من الرجال قال أبوها حدثنا علي بن محمد حدثنا أبو أسامة أخبرني الجريري عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة أي أصحابه كان أحب إلي؟ قالت أبو بكر قلت ثم أيهم قالت عمر قلت ثم أيهم قالت أبو عبيدة حدثنا إسماعيل بن محمد الطلحي حدثنا عبد الله بن فراش الحوشبي عن العوام بن حوشب عن مجاهد عن ابن عباس قال لما أسلم عمر نزل جبريل فقال يا محمد لقد استبشر أهل السماء بإسلام عمر حدثنا إسماعيل بن محمد الطلحي أنبأنا داود بن عطاء المديني عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من يصافحه الحق عمر وأول من يسلم عليه وأول من يأخذ بيده فيدخله الجنة حدثنا محمد بن عبيد أبو عبيد المديني حدثنا عبد الملك بن الماجشون حدثنا الزنجي بن خالد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اعز الإسلام بعمر بن الخطاب خاصه حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة قال سمعت عليا يقول خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وخير الناس بعد أبي بكر عمر حدثنا محمد بن الحارث المصري أنبأنا الليث بن سعد حدثني عقيل عن ابن شهاب أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم رأيتني في الجنة فإذا أنا بامرأة تتوضأ إلى جنب قصر فقلت لمن هذا القصر فقالت لعمر فذكرت غيرته فوليت مدبرا قال أبو هريرة فبكى عمر فقال عليك بأبي وأمي يا رسول الله أغار حدثنا أبو سلم يحيى بن خلف حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن محول عن غضيف بن الحارث عن أبي ذر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله وضع الحق على لسان عمر يقول به حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني حدثنا أبي عثمان بن خالد عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي رفيق في الجنة ورفيقي فيها عثمان بن عفان حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني حدثنا أبي عثمان بن خالد عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي عثمان عند باب المسجد فقال يا عثمان هذا جبريل أخبرني أن الله قد زوجك أم كلثوم بمثل صداق رقية على مثل صحبتها حدثنا علي بن محمد حدثنا عبد الله بن إدريس عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن كعب بن عجرة قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة فقربها فمر رجل مقنع رأسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يومئذ على الهدى، فوثبت فأخذت بضبعي عثمان، ثم استخبلت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت هذا، قال هذا، حدثنا علي بن محمد، حدثنا أبو معاوية، حدثنا الفرج بن فضالة عن ربيعة بن يزيد الدمشقي عن النعمان بن بشير عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عثمان إن ولاك الله هذا الأمر يوما فأرادك المنافقون أن تخلع قميصك الذي قمصك الله فلا تخلع يقول ذلك ثلاث مرات قال النعمان فقلت لعائشة ما منعك أن تعلم الناس بهذا؟ قالت أنسيته حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه وددت أن عندي بعض أصحابي قلنا يا رسول الله ألا ندعو لك أبا بكر فسكت قلنا ألا ندعو لك عمر فسكت قلنا ألا ندعو لك عثمان قال نعم فجاء فخلا فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يكلمه ووجه عثمان يتغير قال قيس فحدثني أبو سهلة مولى عثمان أن عثمان بن عفان قال يوم الدار إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلي عهدا فأنا صائر إليه وقال علي في حديثه وأنا صابر عليه قال قيس فكانوا يرونه ذلك اليوم حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع وأبو معاوية وعبد الله بن نمير عن الأعمش عن عدي بن ثابت عن زر بن حبيش عن علي قال عهد إلي النبي الأمي صلى الله عليه وسلم أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم قال سمعت إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص يحدث عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلي ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى حدثنا علي بن محمد، حدثنا أبو الحسين، أخبرني حماد بن سلمة، عن علي بن زيد بن جدعان، عن عدي بن ثابت، عن البراء بن عازب، قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته التي حج، فنزل في بعض الطريق، فأمر الصلاة جامعة فأخذ بيد علي فقال ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا بلى قال ألست أولى بكل مؤمن من نفسه قالوا بلى قال فهذا ولي من أنا مولاه اللهم وال من والاه اللهم عاد من عاد حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا وكيع حدثنا ابن أبي ليلى حدثنا الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال كان أبو ليلى يسمر مع علي فكان يلبس ثياب الصيف في الشتاء وثياب الشتاء في الصيف فقلنا لو سألت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث الي وأنا أرمد العين يوم خيبر قلت يا رسول الله إني أرمد العين فتفل في عيني ثم قال اللهم أذهب عنه الحر والبر قال فما وجدت حرا ولا بردا بعد يومئذ وقال لابعثن رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ليس بفرار فتشرف له الناس فبعث إلى علي فاعطاها إياه حدثنا محمد بن موسى الواسطي حدثنا المعل بن عبد الرحمن حدثنا بن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وأبوهما خير من حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وسويد بن سعيد وإسماعيل بن موسى قالوا حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن حبشي بن جنادة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول علي مني وأنا منه ولا يؤدي عني إلا علي حدثنا محمد بن إسماعيل الرازي حدثنا عبيد الله بن موسى أنبأنا العلاء بن صالح عن المنهال عن عباد بن عبد الله قال قال علي أنا عبد الله وأخو رسوله صلى الله عليه وسلم وأنا الصديق الأكبر لا يقولها بعدي إلا كذاب صليت قبل الناس بسبع سنين حدثنا علي بن محمد حدثنا أبو معاوية حدثنا موسى بن مسلم عن ابن صادق وهو عبد الرحمن عن سعد بن أبي وقاص قال قدم معاوية في بعض حجاته فدخل عليه سعد فذكر عليها فنال منه فغضب سعد وقال تقول هذا لرجل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كنت مولاه فعلي مولاه وسمعته يقول أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي وسمعته يقول لأعطين الرايه اليوم رجلا يحب الله ورسوله حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قريضة من يأتينا بخبر القوم فقال الزبير انا فقال من يأتينا بخبر القوم قال زبير أنا ثلاثة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي حواري وإن حواري زبير حدثنا علي بن محمد حدثنا أبو معاوية حدثنا هشام بن عروة عن أبي عن عبد الله بن زبير عن الزبير قال لقد جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه يوم أحد حدثنا هشام بن عمار وهدية بن عبد الوهاب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه قال قالت لي عائشة يا عروة كان أبواك من الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح أبو بكر والزبير حدثنا علي بن محمد وعمر بن عبد الله الأودي قال حدثنا وكيع حدثنا الصلط الأزدي حدثنا أبو نطرة عن جابر أن طلحة مر على النبي صلى الله عليه وسلم فقال شهيد يمشي على وجه الأرض حدثنا أحمد بن الأزهر حدثنا عمر بن عثمان حدثنا زهير بن معاوية حدثني إسحاق بن يحيى بن طلحة عن موسى بن طلحة عن معاوية بن أبي سفيان قال نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى طلحة فقال هذا ممن قضى نحبه حدثنا أحمد بن سنان حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا إسحاق عن موسى بن طلحة قال كنا عند معاوية فقال أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول طلحة ممن قضى نحبه. حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن اسماعيل عن قيس قال رأيت يد طلحة شلاء وقى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن عبد الله بن شداد عن علي قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع أبويه لأحد غير سعد بن مالك فإنه قال له يوم أحد ارم سعد فداك أبي وأمي حدثنا محمد بن رمح أنبأنا الليث بن سعد وحدثنا هشام بن عمار حدثنا حاتم بن إسماعيل وإسماعيل بن عياش عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال سمعت سعد بن أبي وقاسم يقول لقد جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد أبوي فقال ارمي سعد في ذاك أبي وأمي حدثنا علي بن محمد حدثنا عبد الله بن إدريس وخالي يعلى ووكيع عن إسماعيل عن هيسن قال سمعت سعد بن أبي وقاص يقول إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله حدثنا مسروق بن المرزبان حدثنا يحيى بن أبي زائدة عن هاشم بن هاشم قال سمعت سعيد بن المسيب يقول قال سعد بن أبي وقاص ما أسلم أحد في اليوم الذي أسلمت فيه ولقد مكثت سبعة أيام وإني لثلث الإسلام حدثنا هشام بن عمار حدثنا عيسى بن يونس حدثنا صدقة بن المثنى أبو المثنى النخعي عن جديه رياح بن الحارث سمع سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيد يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عاشرة عشرة وقال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وسعد في الجنة وعبد الرحمن في الجنة فقيل له من التاسع قال أنا حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن حصين عن هلال بن يساف عن عبد الله بن ظالم عن سعيد بن زيد قال أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أني سمعته يقول أثبت خراء فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد وعدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحه والزبير وسعد وابن عوف وسعيد بن زيد حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن سفيان وحدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة جميعا عن أبي إسحاق عن صلة بن زفر عن حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأهل نجران سأبعث معكم رجلا امينا حق أمين قال فتشرف له الناس فبعث أبا عبيدة بن الجراح حدثنا علي بن محمد حدثنا يحيى بن آدم حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن صلة بن زفر عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي عبيدة بن الجراح هذا أمين هذه الأمة حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت مستخلفا أحدا عن غير مشورة لاستخلفت استخلفت ابن أم عبد حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا يحيى بن آدم حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زر عن عبد الله بن مسعود أن أبا بكر وعمر بشراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يقرأ القرآن غضبا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد حدثنا علي بن محمد حدثنا عبد الله بن إدريس عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم بن سويد عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذنك علي أن ترفع الحجاب وأن تسمع سوادي حتى أنهى حدثنا محمد بن طريف حدثنا محمد بن فضيل حدثنا الأعمش عن أبي سبرة النفعي عن محمد بن كعب القرضي عن العباس بن عبد المطلب قال كنا نلقى النفر من قريش وهم يتحدثون فيقطعون حديثهم فذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما بال أقوام يتحدثون فإذا رأوا الرجل من أهل بيتي قطعوا حديثهم والله لا يدخل قلب رجل الإيمان حتى يحبهم لله ولقربتهم مني حدثنا عبد الوهاب بن الضحاك حدثنا إسماعيل بن عياش عن صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن كثير بن مرة الحضرمي عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا فمنزلي ومنزل إبراهيم في الجنة يوم القيامة تجاهين والعباس بيننا مؤمن بين خليلين حدثنا أحمد بن عبده حدثنا سفيان بن عيين عن عبيد الله بن أبي يزيد عن نافع بن جبير عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للحسن اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه قال وضمه إلى صدره حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن سفيان عن داود بن أبي عوف أبي الجحاف وكان مرضيا عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب الحسن والحسين فقد أحبني ومن أبغضهما فقد أبغضني حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب حدثنا يحيى بن سليم عن عبد الله بن عثمان بن خسين عن سعيد بن أبي راشد أن يعلى بن مرة حدثهم أنهم خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى طعام دعوا له فإذا حسين يلعب في السكة قال فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم أمام القوم وبسط يديه فجعل الغلام يفر هاهنا هنا، ويضاحفه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخذه فجعل إحدى يديه تحت ذقنه والأخرى في فأس رأسه فقبله وقال حسين مني وأنا من حسين أحب الله من أحب حسين حسين سبط من الأصبار حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن سفيان مثله حدثنا الحسن بن علي الخلال وعلي بن المنذر قال حدثنا أبو غسان حدثنا أصباط بن نصر عن السدي عن صبيح مولى أم سلمة عن زيد بن أرقم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي وفاطمة والحسن والحسين أنا سلم لمن سالمتم وحرب لمن حاربتم حدثنا عثمان بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وقيع حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن هان بن هان عن علي بن أبي طالب قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذن عمار بن ياسر فقال النبي صلى الله عليه وسلم ائذنوا له مرحبا بالطيب المطيب حدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثنا عثام بن علي عن الأعمش عن أبي إسحاق عن هانئ بن هانئ قال دخل عمار على علي فقال مرحبا بالطيب المطيب سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ملئ عمار ايمانا إلى مشاشه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبيد الله بن موسى وحدثنا علي بن محمد وعمر بن عبد الله قالا جميعا حدثنا وكيع عن عبد العزيز بن سياء عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء بن يسار عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمار ما عرض عليه أمران إلا اختار الأرشد منهما حدثنا إسماعيل بن موسى وسويد بن سعيد قالا حدثنا شريك عن أبي ربيعة الإيادي عن ابن بريدة عن أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أمرني بحب اربعه وأصبرني أنه يحبهم قيل يا رسول الله من هم؟ قال علي منهم يقول ذلك ثلاثا وأبو ذر وسلمان والمقداد حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي حدثنا يحيى بن أبي بكير حدثنا زائدة بن قدامة عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود قال كان أول من أظهر إسلامه سبع رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمار وامه سميه وصهيب وبلال والمخداد فاما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بعمه ابي طالب واما ابو بكر فمنعه الله بقومه واما سائرهم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 حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد ولقد أففت في الله وما يخاف أحد ولقد أتت علي ثالثة وما لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا ما وارائبت بلال حدثنا علي بن محمد حدثنا ابو اسامه عن عمر بن حمزه عن سالم أن شاعرا مدح بلال بن عبد الله فقال بلال بن عبد الله خير بلال فقال ابن عمر كذبت لا بل, بل بلال رسول الله خير بلال حدثنا علي بن محمد وعمر بن عبد الله قال حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي ليلى الكندي قال جاء خباب إلى عمر فقال أدن فما أحد أحق بهذا المجلس منك إلا عمار فجعل خباب يريه آثارا بظهره مما عذبه المشركون حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد حدثنا خالد الحذاء عن أبي خلابه عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في دين الله عمر وأصدقهم حياء عثمان واقضاهم علي بن أبي طالب وأقرأهم لكتاب الله أبي بن كعب وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل وأفرضهم زيد بن ثابت ألا وإن لكل أمة أمينة وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد الحذاء عن أبي خلابة مثله عند ابن خدامة غير أنه يقول في حق زيد وأعلمهم بالفرائض حدثنا علي بن محمد حدثنا عبد الله بن مير حدثنا الأعمش عن عثمان بن عمير عن أبي حرب بن أبي الأسود الديري عن عبد الله بن عمرو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء من رجل أصدق لهجة من أبي ذر حدثنا هناد بن السري حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم سرقة من حرير فجعل القوم يتداولونها بينهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتعجبون من هذا فقالوا له نعم يا رسول الله فقال والذي نفسي بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من هذا حدثنا علي بن محمد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اهتز عرش الرحمن عز وجل لموت سعد بن معاذ حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا عبد الله بن إدريس عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله البجلي قال ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلم ولا راني إلا تبسم في وجهي ولقد شكوت إليه اني لا أثبت على الخير فضرب بيده في صدري فقال اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا حدثنا علي بن محمد وأبو كريب قال حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن عباية بن رفاع عن جده رافع بن خديج قال جاء جبريل أو ملك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما تعدون من شهد بدرا فيكم قالوا خيارنا قال كذلك هم عندنا خيار الملائكة حدثنا محمد بن الصباح حدثنا جرير وحدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع وحدثنا أبو كريم، حدثنا أبو معاوية جميعا عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه حدثنا علي بن محمد وعمر بن عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن مسير بن زعلوق قال كان ابن عمر يقول لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلا مقام أحدهم ساعة خير من عمل أحدكم عمره حدثنا علي بن محمد وعمر بن عبد الله قال حدثنا وكيع عن شعبة عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب الأنصار أحبه الله ومن أبغض الأنصار أبغضت الله قال شعبه قلت لعدي أسمعته من البراء بن عازب قال إياي حدث حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم حدثنا ابن أبي فديك عن عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد عن أبيه عن جد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأنصار شعار والناس جثار ولو أن الناس استقبلوا واديا أو شعبا واستقبلت الأنصار واديا لسلكت وادي الأنصار ولولا الهجرة لكنت امرأا من الأنصار حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا خالد بن مخلد حدثني كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار حدثنا محمد بن المسنى وأبو بكر بن خلاد الباهلي قالا حدثنا عبد الوهاب حدثنا خالد الحذاء عن اكرمه عن ابن عباس قال ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه وقال اللهم علمه الحكمة وتأويل الكتاب حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا اسماعيل بن علي عن أيوب عن محمد بن سيرين عن عبيده عن علي بن أبي طالب قال وذكر الخوارج فقال فيهم رجل مخدج اليد أو مودن اليد أو مسدون اليد ولولا أن تبطروا لحدثتكم بما وعد الله الذين يقتلونهم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. قلت أنت سمعته من محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال إي ورب الكعبة ثلاث مرات. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن عامر بن زرارة قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زر عن عبد الله بن مسعود قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج في آخر الزمان قوم أحداث الاسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول الناس يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، فمن لقيهم فليقتلهم فإن قتلهم أجر عند الله لمن قتلهم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا يزيد بن هارون، أنبأنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة، قال: قلت لأبي سعيد الخدري، هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر في الحرورية شيئا؟ فقال. سنته يذكر قوما يتعبدون يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصومه مع صومهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية أخذ سهمه فنظر في نصله فلم ير شيئا فنظر في رصافه فلم ير شيئا فنظر في قدحه فلم ير شيئا فنظر في القذف فتمارى هل يرى شيئا أم لا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة عن سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامد عن أبي در قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بعدي من أمتي أو سيكون بعدي من أمتي قوما يقرؤون القرآن؟ لا يجاوز حلوقهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ثم لا يعودون فيه. هم شرار الخلق والخليقة. قال عبد الله بن صامت، فذكرت ذلك لرافع بن عمرو. أخي الحكم بن عمرو الغفاري، فقال وأنا أيضا قد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وسويد بن سعيد قالا حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقرأن القرآن ناس من أمتي يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية حدثنا محمد بن الصباح أنبأنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجعرانة وهو يقسم التبر والغنائم وهو في حجر بلال فقال رجل اعدل يا محمد فإنك لم تعدل فقال ويلك ومن يعدل بعدي إذا لم أعدل فقال عمر دعني يا رسول الله حتى أضرب عنق هذا المنافق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا في أصحاب أو أصيحاب له يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا إسحاق الأزرق عن الأعمش عن ابن أبي أوفى قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخوارج كلاب النار حدثنا هشام بن عمار حدثنا يحيى بن حمزة حدثنا الأوزاعي عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينشا نشأ يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم كلما خرج قرن قطع قال ابن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلما خرج قرن قطع أكثر من عشرين مرة حتى يخرج في عراضهم الدجال حدثنا بكر بن خلف أبو بشر حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتاده عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج قوم في آخر الزمان أو في هذه الأمة يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم أو حلوقهم سيماهم التحليق إذا رايتموهم أو إذا لقيتموهم فاقتلوهم حدثنا سهل بن أبي سهل حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي غالب عن أبي أمامة يقول شر قتلى قتلوا تحت اديم السماء وخير قتيل من قتلوا كلاب أهل النار قد كان هؤلاء مسلمين فصاروا كفارا قلت يا أبا أمامة هذا شيء تقوله قال بل سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي ووكيع وحدثنا علي بن محمد حدثنا خالي يعلى ووكيع وأبو معاوية قالوا حدثنا اسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر قال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا ثم قرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا يحيى بن عيسى الرملي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تضامون في رؤية القمر ليلة البدر قالوا لا قال فكذلك لا تضامون في رؤية ربكم يوم القيامة حدثنا محمد بن العلاء الهمداني. حدثنا عبد الله بن إدريس عن الأعمش عن أبي صالح السمان عن أبي سعيد قال قلنا يا رسول الله أنرى ربنا قال تضامون في رؤية الشمس في الظهيرة في غير سحاب قلنا لا قال فتضارون في رؤية القمر ليلة من بدر في غير سحاب قالوا لا قال إنكم لا تضاعون في رؤيته إلا كما تضاعون في رؤيتهما حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن حدث عن عمه أبي رزيم قال قلت يا رسول الله أنرى الله يوم القيامة وما آية ذلك في خلقه قال يا أبا رزين أليس كلكم يرى القمر مخليا به؟ قال قلت بلى. قال فالله أعظم وذلك آية في خلقه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن حدث عن عمه أبي رزين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره قال قلت يا رسول الله أويضحك الرب قال نعم قلت لن نعدم من رب يضحك خيرا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن الصباح قال حدثنا يزيد بن هارون انبانا حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن حدث عن عمه أبي رزيل قال قلت يا رسول الله أين كان ربنا قبل أن يخلق خلقه؟ قال كان في عماء ما تحته هواء وما فوقه هواء وما ثم خلق عرشه على الماء حدثنا حميد بن مسعدة حدثنا خالد بن الحارث حدثنا سعيد عن قتاده عن صفوان بن محرز المازني قال بينما نحن مع عبد الله بن عمر وهو يطوف بالبيت إذ عرض له رجل فقال يا ابن عمر كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر في النجوى؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدنى المؤمن من ربه يوم القيامة حتى يضع عليه كنفه ثم يقرره بذنوبه فيقول هل تعرف فيقول يا رب أعرف حتى إذا بلغ منه ما شاء الله أن يبلغ قال إني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم قال ثم يعطى صحيفة حسناته أو كتابه بيمينه قال وأما الكافر أو المنافق فينادى على رؤوس الأشهاد قال خالد في الأشهاد شيء من انقطاع هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب حدثنا أبو عاصم العباداني حدثنا الفضل الرقاشي عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور فرفعوا رؤوسهم فإذا الرب قد أشرف عليهم من فوقهم فقال السلام عليكم يا أهل الجنة قال وذلك قول الله سلام قولا من رب الرحيم قال فينظر إليهم وينظرون إليه فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه حتى يحتجب عنهم ويبقى نوره وبركته عليهم في ديارهم حدثنا علي بن محمد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 ثم ينظر من عن أيسر من فلا يرى إلا شيئا قدمه ثم ينظر أمامه فتستقبله النار فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة فليفعل حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو عبد الصمد عبد العزيز بن عبد الصمد حدثنا أبو عمران الجوني عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس الأشعري عن أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم تبارك وتعالى إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن حدثنا عبد القدوس بن محمد حدثنا حجاج حدثنا حماد عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب قال تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية للذين أحسن الحسنى وزيادة وقال إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكمه فيقولون وما هو ألم يثقل لله موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة وينجن من النار قال فيكشف الحجاب فينظرون إليه فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم من النظر يعني إليه ولا أقر لأعينهم حدثنا علي بن محمد حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن تنيم بن سلمة عن عروة بن زبير عن عائشة قالت الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات لقد جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنا في ناحية البيت تشكو زوجها وما اسمع ما تقول فأنزل الله قد سامع الله قول التي تجادلك في زوجها حدثنا محمد بن يحيى حدثنا صفوان بن عيسى عن ابن عجلان عن ابيه عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب ربكم على نفسه بيده قبل أن يخلق الخلق رحمتي سبقت غضبي حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي ويحيى بن حبيب بن عربي قالا حدثنا موسى بن إبراهيم بن كثير الأنصاري الحزامي قال سمعت طلحة بن فراش قال سمعت جابر بن عبد الله يقول لما قتل عبد الله بن عمرو بن حرام يوم أحد لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا جابر ألا أخبرك ما قال الله لأبيك وقال يحيى في حديثه فقال يا جابر ما اراك منكسرا قال قلت يا رسول الله استشهد أبي وترك عيالا ودينا قال افلا أبشرك بما لقي الله به أباك قال بلى يا رسول الله قال ما كلم الله أحداً قط إلا من وراء حجاب وكلم أباك كفاحاً فقال يا عبدي تمن علي أعطك قال يا ربي تحييني فأقتل فيك ثانية فقال الرب سبحانه إنه سبق مني أنهم إليها لا يرجعون قال يا ربي فأبلغ من ورائي قال فأنزل الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزناد عن الاعرج عن أبي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يضحك إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما دخل الجنة يقاتل هذا في سبيل الله فيستشهد ثم يتوب الله على قاتله فيسلم فيقاتل في سبيل الله فيستشهد حدثنا حرملة بن يحيى ويونس بن عبد الأعلى قال حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هغيرة كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين بلوك الأرض حدثنا محمد بن يحيى حدثنا محمد بن الصباح حدثنا الوليد بن أبي ثور الهمداني عن سماك عن عبد الله بن عميرة عن الأحنف بن قيس عن العباس بن عبد المطلب قال كنت بالبطحاء في عصابة وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فمرت به سحابة فنظر إليها فقال ما تسمون هذه قالوا السحاب قال والمزن قالوا والمزن قال والعنان قال أبو بكر قالوا والعنان قال كم ترون بينكم وبين السماء قالوا لا ندري قال فإن بينكم وبينها إما واحدا أو اثنين أو ثلاثا وسبعين سنة والسماء فوقها كذلك حتى عد سبع سماوات ثم فوق السماء السابعة بحر بين اعلاه وأسفله كما بين سماء إلى سماء ثم فوق ذلك ثمانية أوعال بين أضلافهن وركبهن كما بين سماء إلى سماء ثم على ظهورهن العرش بين أعلاه وأسفله كما بين سماء إلى سماء ثم الله فوق ذلك تبارك وتعالى حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب حدثنا سفيان بن عيينة عن عمر بن دينار عن, عكم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله أمرا في السماء ضربت الملائكة أجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قال الحق وهو العلي الكبير كأنه سلسلة على صفوان فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير قال فيسمعها مفترقو السمع بعضهم فوق بعض فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها إلى الذي تحته فيلقيها على لسان الكاهي أو الساحر فربما لم يدرك حتى يلقيها فيكذب معها مئة كذب فتصدق تلك الكلمة التي سمعت من السماء حدثنا علي بن محمد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمر بن مره عن أبي عبيدة عن أبي موسى قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات فقال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القصة ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه نور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه من إليه بصره من خلق. حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع حدثنا المسعودي عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه حجابه النور لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه كل شيء ادركه بصره ثم قرأ ابو عبيده ان بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون انبانا محمد بن اسحاق عن أبي الزناد عن الاعرج عن أبي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يمين الله ملأ لا يغيضها شيء سحاء الليل والنهار وبيده الأخرى الميزان يرفع القسط ويخفض قال أرأيت ما أنفق منذ خلق الله السماوات والأرض فإنه لم ينقص مما في يديه شيئا حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن الصباح قالا حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم حدثني أبي عن عبيد الله بن مقسم عن عبد الله بن عمر أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول يأخذ الجبار سمواته وأرضه بيده، وقبض بيده فجعل يقبضها ويبسطها، ثم يقول أنا الجبار، أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ قال. ويتميل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يمينه وعن يساره حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه حتى إني أقول أصافق هو برسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا هشام بن عمار حدثنا صدقة بن خالد حدثنا ابن جابر قال سمعت جسر بن عبيد الله يقول سمعت ابا ادريس الخولاني يقول حدثنا النواس بن سمعان الكلابي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من قلب إلا بين اصبعين من اصابع الرحمن ان شاء قامه وان شاء ازاغه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك قال والميزان بيد الرحمن يرفع أقواماً ويخفض آخرين إلى يوم القيامة حدثنا أبو قريب محمد بن العلاء حدثنا عبد الله بن إسماعيل عن مجالد عن أبي الوداء عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يضحك إلى ثلاثة: للصف في الصلاة، وللرجل يصلي في جوف الليل، وللرجل يقاتل. أراه قال خلف التثبيبة. حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا عبد الله بن رجاء، حدثنا إسرائيل عن عثمان يعني ابن المغيرة الثقفي عن سالم بن أبي الجعب عن جابر بن عبد الله قال. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس في الموسم فيقول ألا رجل يحملني إلى قومه فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي حدثنا هشام بن عمار حدثنا الوزير بن صبيح حدثنا يونس بن حلبس عن أم الدرداء عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى كل يوم هو في شاء قال من شأنه أن يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوما ويخفض آخرين حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب حدثنا أبو عوانة حدثنا عبد الملك بن عمير عن المنذر بن جرير عن أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة فعمل بها كان له أجرها ومثل أجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيئا ومن سنة, سنة سيئة فعمل بها كان عليه وزرها ووزر من عمل بها لا ينقص من أوزارهم شيئا حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث حدثني أبي عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحث عليه فقال رجل عندي كذا وكذا قال فما بقي في المجلس رجل إلا تصدق عليه بما قل أو كثر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استن خيرا فاستن به كان له أجره كاملا ومن أجور من استنبه ولا ينقص من أجورهم شيئا ومن استنى سنة سيئة فاستنب فعليه وزره كاملا ومن أوزار الذي استنبه ولا ينقص من أوزارهم شيئا حدثنا عيسى بن حمد المصري أنبأنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن سعد بن سنان عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أيما داع دعا إلى ضلالة فاتبع فإن له مثل أوزار من اتبعه ولا ينقص من أوزارهم شيئا وأيما داع دعا إلى هدى فاتبع فإن له مثل أجور من اتبعه ولا ينقص من أجورهم شيئا حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلاله فعليه من الاثم مثل آثام من اتبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا حدثنا محمد بن يحيى حدثنا أبو نعيم، حدثنا إسرائيل عن الحكم عن أبي جحيف، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة فعمل بها بعده كان له أجره ومثل أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، ومن سن سنة سيئة فعمل بها بعد، كان عليه وزره. ومثل أوزارهم من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية عن ليث عن بشير بن نهي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من داع يدعو إلى شيء إلا وقف يوم القيامة لازما لدعوته ما دعا إليه وإن دعا رجل رجلا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا زيد بن الحباب، حدثنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني، حدثني أبي عن جدي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحيا سنة من سنتي فعمل بها الناس، كان له مثل أجر من عمل بها، لا ينقص من أجورهم شيئا، ومن ابتدع بدعة فعمل بها، كان عليه أوزار من عمل بها، لا ينقص من أوزار من عمل بها شيئا حدثنا محمد بن يحيى حدثنا إسماعيل بن أبي أويس حدثنا كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أحيى سنة من سنتي قد أميتت بعدي فإن له من الأجر مثل أجر من عمل بها من الناس لا ينقص من أجور الناس شيئا ومن ابتدع بضعة لا يرضاها الله ورسوله فإن عليه مثل إثم من عمل بها من الناس لا ينقص من آثام الناس شيئا حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد القطان حدثنا شعبة وسفيان عن علقمة بن مرفد عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان بن عفان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شعبة خيركم وقال سفيان أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان بن عفان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه حدثنا أزهر بن مروان حدثنا الحارث بن نبهان حدثنا عاصب بن بهدله عن مصعب بن سعد عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خياركم من تعلم القرآن وعلمه قال وأخذ بيدي فأقعدني مقعدي هذا أقرأ حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة طعمها طيب وريحها طيب ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمر طعمها طيب ولا ريح لها ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحان ريحها طيب وطعمها مر ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها حدثنا بكر بن خلف أبو بشر حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا عبد الرحمن بن بديل عن أبيه عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله أهلين من الناس قالوا يا رسول الله من هم؟ قال هم أهل القرآن؟ أهل الله وخاصته حدثنا عمر بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي. حدثنا محمد بن حرب عن أبي عمر عن كثير بن زالان عن عاصم بن حمزة عن علي بن أبي طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن وحفظه أدخله الله الجنة وشفعه في عشرة من أهل بيته كلهم قد استوجب النار حدثنا عمر بن عبد الله الأودي حدثنا أبو أسامة عن عبد الحميد بن جعفر عن المقبري عن عطاء مولى أبي أحمد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا القرآن وقرؤوه وارقدوه فإن مثل القرآن ومن تعلمه فقام به كمثل جراب محشو نسكا يفوح ريحه كل مكان ومثل من تعلمه فرقد وهو في جوفه كمثل جراب أوكي على نسك حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاد عن عامر بن واسرة أبي طفيل أن نافع بن عبد الحارس لقي عمر بن الخطاب بعسفان وكان عمر استعمله على مكه فقال عمر من استخلفت على اهل الوادي قال استخلفت عليهم ابن ابزا قال ومن ابن ابزا قال رجل من موالينا قال عمر فاستخلفت عليهم مولى قال إنه قارئ لكتاب الله تعالى عالم بالفرائض قاض قال عمر أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين حدثنا العباس بن عبد الله الواسطي حدثنا عبد الله بن غالب العباداني عن عبد الله بن زياد البحراني عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن أبي ذر قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا لا لأن تغدو فتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي مئة ركعة ولأن تغدو فتعلم بابا من العلم عمل به أو لم يعمل خير من أن تصلي ألف ركعة حدثنا بكر بن خلف أبو بشر حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقفه في الدين حدثنا هشام بن عمار حدثنا الوليد بن مسلم مروان بن جناح عن يوسف بن ميسرة بن حلبس أنه حدثه قال سمعت معاوية بن أبي سفيان يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الخير عادة والشر لجاجة ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين حدثنا هشام بن عمار حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا روح بن جناح أبو سعد عن مجاهد عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد حدثنا نصر بن علي الجغطمي حدثنا عبد الله بن داود عن عاصم بن رجاء بن حيوه عن داود بن جميل عن كثير بن قيس قال كنت جالسا عند أبي الدرداء في مسجد دمشق فأتاه رجل فقال يا أبي الدرداء أتيتك من المدينة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لحديث بلغني أنك تحدث به عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فما جاء بك تجارة قال لا قال ولا جاء بك غيره قال لا قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم وإن طالب العلم يستغفر له من في السماء والأرض حتى الحيتان في الماء وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكر إن العلماء ورثت الأنبياء إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر حدثنا هشام بن عمار حدثنا حص بن سليمان حدثنا كثير بن شنغير عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم وواضع العلم عند غير أهله كمقلد الخنازير الجوهر واللؤلؤ والذهب حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامه ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش قال أتيت صفوان بن عسال المرادي فقال ما جاء به قلت انبط العلم قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من خارج خرج من بيته في طلب العلم إلا وضعت له الملائكة أجنحتها رضا بما يصنع حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حاتم بن اسماعيل عن حميد بن صخر عن المقبوري عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من جاء مسجدي هذا لم يأته إلا لخير يتعلمه أو يعلمه فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله ومن جاء لغير ذلك فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره حدثنا هشام بن عمار حدثنا صدقة بن خالد حدثنا عثمان بن أبي عاتفة عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بهذا العلم قبل أن يقبض وقبضه أن يرفع وجمع بين إصبعيه المفقى والتي تل الإبهام هكذا ثم قال العالم والمتعلم شريكان في الأجر ولا خير في سائر الناس حدثنا بشر بن هلال الصواف حدثنا داود بن الزبرقان عن بكر بن خنيس عن عبد الرحمن بن زياد عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم من بعض حجره فدخل المسجد فإذا هو بحلقتين إحداهما يقرؤون القرآن ويدعون الله والأخرى يتعلمون ويعلمون فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل على خير هؤلاء يقرؤون القرآن ويدعون الله فإن شاء أعطاهم وإن شاء منعهم وهؤلاء يتعلمون ويعلمون وإنما بعث معلما فجلس معهم حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وعلي بن محمد قال حدثنا محمد بن فضيل حدثنا ليث بن أبي سليم عن يحيى بن عباد ابي هبيره الانصاري عن أبي عن زيد بن ثابت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نضر الله من سمع مقالتي فبلغها فرب حامل فقه غير فقيد ورب حامل فقه الى من هو أفقه منه زاد فيه علي بن محمد ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم إخلاص العمل لله والنسخ لأئمة المسلمين ولجوم جماعتهم حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق عن عبد السلام عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبي قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيف من منا فقال نظر الله امرأا سمع مقالتي فبلغها فرب حامل فقه غير فقه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه حدثنا علي بن محمد حدثنا خالي يعلى وحدثنا هشام بن عمار حدثنا سعيد بن يحيى قالا حدثنا محمد بن اسحاق عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن الوليد قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سماك عن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نظر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه فرب مبلغ أحفظ من سامع حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد الخطان أم لاه علينا حدثنا قرة بن خالد حدثنا محمد بن عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه وعن رجل آخر وأفضل في نفسي من عبد الرحمن عن أبي بكرة قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال ليبلغ الشاهد الغائب فإنه رب مبلغ يبلغه اوعى له من سامع حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا ابو اسامه وحدثنا اسحاق بن منصور انبانا النضر بن شميل عن بهز بن حكيم عن ابيه عن جده معاويه القشيري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ليبلغ الشاهد الغائب حدثنا أحمد بن عبده أنبأنا عبد العزيز بن محمد الدرعوردي حدثني قدامة بن موسى عن محمد بن الحسين التميمي عن أبي علقمة مولى بن عباس عن يسار مولى بن عمر عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليبلغ شاهدكم غائبكم حدثنا محمد بن إبراهيم الدمشقي حدثنا مبشر بن إسماعيل الحلبي عن معان بن رفاع عن عبد الوهاب بن بخت المكي عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها ثم بلغها عني فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه حدثنا الحسين بن الحسن المروزي أنبأنا محمد بن أبي عدي. حدثنا محمد بن أبي حميد حدثنا حفظ بن عبيد الله بن أنس عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر وإن من الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه حدثنا هارون بن سعيد الأيلي أبو جعفر حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن هذا الخير خزائن ولتلك الخزائن مفاتيح فطوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر وويل لعبد جعله الله مفتاحا للشر مغلاقا للخير حدثنا هشام بن عمار حدثنا حفص بن عمر عن عثمان بن عطاء عن, أبيه عن أبي الدرداء قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه يستغفر للعالم من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر حدثنا أحمد بن عيسى المصري حدثنا عبد الله بن وهب عن يحيى بن أيوب عن سهل بن معال بن أنس عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من علم علما فله أجر من عمل به لا ينقص من أجر العامل حدثنا اسماعيل بن أبي كريمة الحراني حدثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم حدثني زيد بن أبي أنيسة عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير ما يخلف الرجل من بعده ثلاث ولد صالح يدعو له وصدقة تجري يبلغه أجرها وعلم يعمل به من بعده قال أبو الحسن. وحدثنا أبو حاتم محمد بن يزيد بن سنان الرهاوي حدثنا يزيد بن سنان يعني أباه حدثني زيد بن أبي انيسه عن فليح بن سليمان عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه حدثنا محمد بن يحيى حدثنا محمد بن وهب بن حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا مرزوق بن أبي الهدين حدثني زهري حدثني أبو عبد الله الأغر عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره وولدا صالحا تركه ومصحفا ورثه أو مسجدا بناه أو بيتا لابن السبيل بناه أو نهرا اجراه أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته يلحقه من بعد موجه حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب المدني حدثني إسحاق بن إبراهيم عن صفوان بن سليم عن عبيد الله بن طلحة عن الحسن البصري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصدقة أن يتعلم المرء المسلم علما ثم يعلمه أخاه المسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سويد بن عمر عن حماد بن سلمة عن ثابت عن شعيب بن عبد الله بن عمرو عن أبي قال ما رؤي رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل متكئا قط ولا يطأ عقبيه رجلان قال أبو الحسن وحدثنا حازم بن يحيى حدثنا إبراهيم بن الحجاج السامي، حدثنا حماد بن سلمة. قال أبو الحسن. وحدثنا إبراهيم بن نصر الهمدانى، صاحب القفيز. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد بن سلمة. حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا أبو المغيرة، حدثنا معان بن رفاعة، حدثني علي بن يزيد. قال سمعت القاسم بن عبد الرحمن يحدث عن أبي أمامة. قال مر النبي صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر نحو بقيع الغرقد وكان الناس يمشون خلفه فلما سمع صوت النعال وقر ذلك في نفسه فجلس حتى قدمهم أمامه لئلا يقع في نفسه شيء من الكبر حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن سفيان عن الأسود بن قيس عن نبيحن العنزي عن جابر بن عبد الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشى مشى أصحابه أمامه وتركوا ظهره للملائكة حدثنا محمد بن الحارث بن راشد المصري حدثنا الحكم بن عبدة عن أبي هارون العبد عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيأتيكم أقوام يطلبون العلم فإذا رايتموهم فقولوا لهم مرحبا مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم واقنوهم قلت للحكم ما اقنوهم قال علموهم حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة حدثنا المعل بن هلال عن إسماعيل قال دخلنا على الحسن نعوده حتى ملأنا البيت فقبض رجليه ثم قال دخلنا على ابي هريره نعوده حتى ملأنا البيت فقبض رجليه ثم قال دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ملأنا البيت وهو مضطجع لجنبه فلما رانا قبض رجليه ثم قال انه سياتيكم اقوام من بعدي يطلبون ال فرحبوا بهم وحيوهم وعلموهم قال فأدركنا والله أطواما ما رحبوا بنا ولا حيونا ولا علمونا إلا بعد أن كنا نذهب إليهم فيجفون. حدثنا علي بن محمد حدثنا عمر بن محمد العنقزي أنبأنا سفيان عن أبي هارون العبدي قال كنا إذا أتينا أبا سعيد الخضري قال مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا إن الناس لكم تبع وإنهم سياتونكم من أقطار الأرض يتفقهون في الدين فإذا جاءوكم فاستوصوا بهم خيرا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة قال كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن دعاء لا يسمع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير عن موسى بن عبيدة عن محمد بن ثابت عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يونس بن محمد وسريج بن النعمان قال حدثنا فليح بن سليمان عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر أبي طوال عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة قال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 قال أبو الحسن أنبأنا أبو حاتم حدثنا سعيد بن منصور حدثنا فليح بن سليمان فذكر نحوه حدثنا هشام بن عمار حدثنا حماد بن عبد الرحمن حدثنا أبو كرب الازدي الأزدي عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من طلب العلم ليماري به السفهاء أو ليباهي به العلماء أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار حدثنا محمد بن يحيا حدثنا ابن أبي مريم أنبأنا يحيى بن أيوب عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعلم العلم لتباهوا به العلماء ولا لتماروا به السفهاء ولا تخيروا به المجالس فمن فعل ذلك فالنار النار حدثنا محمد بن الصباح أنبأنا الوليد بن مسلم عن يحيى بن عبد الرحمن الكندي عن عبيد الله بن أبي بردة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أناسا من أمتي سيتفقهون في الدين ويقرؤون القرآن ويقولون نأتي الأمراء فنصيب من دنياهم ونعتزلهم بديننا ولا يكون ذلك كما لا يجتنى من القتاد إلا الشوك كذلك لا يجتنى من قربهم إلا قال محمد بن الصباح كأنه يعني الخطايا حدثنا علي بن محمد ومحمد بن إسماعيل قالا حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي، حدثنا عمار بن سيف عن أبي معاذ البصري، وحدثنا علي بن محمد، حدثنا إسحاق بن منصور عن عمار بن سيف عن أبي معاذ عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعوذوا بالله من جب الحزن قالوا يا رسول الله وما جب الحزن قال. واد في جهنم يتعود منه جهنم كل يوم أربعمائة مرة قالوا يا رسول الله ومن يدخلك قال اعد للقراء المرائين بأعمالهم وإن من أبغض القراء إلى الله الذين يزورون الأمراء قال المحاربي الجورة قال أبو الحسن حدثنا حازم بن يحيى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن نمير قال حدثنا ابن نمير عن معاوية المصري وكان ثقة ثم ذكر الحديث نحوه بإسناده حدثنا إبراهيم بن نصر حدثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل حدثنا عمار بن سيف عن أبي معاذ قال مالك بن إسماعيل قال عمار لا أدري محمد أو أنث بن سيرين. حدثنا علي بن محمد والحسين بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن نمير عن معاوية النصري عن نهشل عن الضحاك عن الأسود بن يزيد عن عبد الله بن مسعود قال لو أن أهل العلم صانوا العلم ووضعوه عند أهله لسادوا به أهل زمانهم ولكنهم بذلوه لاهل الدنيا لينالوا به من دنياهم فهانوا عليهم سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول من جعل الهموم هما واحدا هم آخرتك كفاه الله هم دنيا ومن تشعب به الهموم في أحوال الدنيا لم يبال الله في أي أوديتها لك قال أبو الحسن حدثنا حازم بن يحيى، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير قالا حدثنا ابن نمير عن معاوية المصري وكان ثقة ثم ذكر الحديث نحوه بإسناده حدثنا زيد بن اخزم وأبو بدر عباد بن الوليد قالا حدثنا محمد بن عباد الهنائي حدثنا علي بن المبارك الهنائي عن أيوب السختياني عن خالد بن دريك عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من طلب العلم لغير الله أو أراد به غير الله فليتبوأ مقعده من النار حدثنا أحمد بن عاصم العباداني حدثنا بشير بن ميمون قال سمعت أشعث بن سوار عن ابن سيرين عن حذيفة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تعلم العلم لتباهوا به العلماء أو لتماروا به السفهاء أو لتصرف وجوه الناس إليكم فمن فعل ذلك فهو في النار حدثنا محمد بن إسماعيل أنبأنا وهب بن إسماعيل الأسدي حدثنا عبد الله بن سعيد المقبري عن جده عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم العلم ليباهي به العلماء ويجاري به السفهاء ويصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله جهنم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أسود بن عامر حدثنا عمارة بن زادان حدثنا علي بن الحكم حدثنا عطاء عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من رجل يحفظ علما فيكتمه إلا أتي به يوم القيامة ملجما بلجام من النار قال أبو الحسن أي القبطان وحدثنا أبو حاتم حدثنا أبو الوليد حدثنا عمارة بن زادان، فذكر نحوه حدثنا أبو مروان العثماني محمد بن عثمان حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج أنه سمع أبا هريرة يقول والله لولا آيتان في كتاب الله تعالى ما حدثت عنه يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا أبدا لولا قول الله إن الذين يكتبون ما أنزل الله من الكتاب إلى آخر الآيتين حدثنا الحسين بن أبي السري العسقلاني حدثنا خلف بن تنيم عن عبد الله بن السري عن محمد بن المنكدر عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لعن آخر هذه الأمة أولها فمن كتم حديثا فقد كتم ما أنزل الله حدثنا أحمد بن الأزهر حدثنا الهيثم بن جميل حدثني عمرو بن سليم حدثنا يوسف بن إبراهيم قال سمعت أنس بن مالك يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سئل عن علم فكتمه الجيم يوم القيامة بلجام من نار. حدثنا إسماعيل بن حبان بن واقد التقهفي، أبو إسحاق الواسطي. حدثنا عبد الله بن عاصم. حدثنا محمد بن داب عن صفوان بن سليم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبي سعيد الخضرى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتم علما مما ينفع الله به في أمر الناس أمر الدين ألجمه الله يوم القيامة بلجام من النار حدثنا محمد بن عبد الله بن حفص بن هشام بن زيد بن أنس بن مالك حدثنا أبو إبراهيم إسماعيل بن إبراهيم الكرابيسي عن ابن عون عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم يعلمه فكتم ألجم يوم القيامة بإجام من نار حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أبي ريحانة عن سفينة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون عن همام عن قتادة عن صفية بنت شيبة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع حدثنا هشام بن عمار حدثنا الربيع بن بدر حدثنا أبو الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع حدثنا محمد بن المؤمل بن الصباح وعباد بن الوليد قالا حدثنا بكر بن يحيى بن زبان حدثنا حبان بن علي عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجدئ من الوضوء مد ومن الغسل صاع فقال رجل لا يجدئنا فقال قد كان يجزئ من هو خير منك وأكثر شعرا يعني النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر وحدثنا بكر بن خلف أبو بشر ختن المقرئ حدثنا يزيد بن زريع قالوا حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي المليح بن أسامة عن أبيه أسامة بن عمير الهذلي. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة إلا بطهور ولا يقبل صدقة من غلول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن سعيد وشبابه بن سوار عن شعبة نحوه حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع حدثنا إسرائيل عن سماك وحدثنا محمد بن يحيى حدثنا وهب بن جرير حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن مصعب بن سعد عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة إلا بطهور ولا صدقة من غلول حدثنا سهل بن أبي سهل، حدثنا أبو زهير عن محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن سنان بن سعد، عن انس بن مالك، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، حدثنا محمد بن عقيل، حدثنا الخليل بن زكريا حدثنا هشام بن حسان عن الحسن عن ابي بكرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقه من غلول حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن الحنفيه عن ابي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم حدثنا سويد بن سعيد حدثنا علي بن مسر عن أبي سفيان طريف السعدي وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء حدثنا أبو معاوية عن أبي سفيان السعدي عن أبي مطرة عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن سالم بن أبي الجعب عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب حدثنا المعتمر بن سليمان عن ليث عن مجاهد عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن من أفضل أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن حدثنا محمد بن يحيى حدثنا ابن أبي مريم حدثنا يحيى بن أيوب حدثني إسحاق بن أسيد عن أبي حفص الدمشقي عن أبي أمامة يرفع الحديث قال استقيموا ونعمة ان استقمتم وخير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي حدثنا محمد بن شعيب بن, بن شابور أخبرني معاوية بن سلام عن أخيه أنه أخبره عن جده أبي سلام عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي مالك الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إسباغ الوضوء شطر الإيمان والحمد لله ملء الميزان والتسبيح والتكبير ملء السماوات والأرض والصلاة نور والزكاة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعه الله عز وجل بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد حدثنا سويد بن سعيد حدثني حفص بن ميسرة حدثني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله صنابحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فمضمض واستنشق خرجت خطاياه من فيه وأنفه فإذا غسل وجهه خرجت خطاياه من وجهه حتى يخرج من تحت أشفار عينيه فإذا غسل يديه خرجت خطاياه من يديه فإذا مسح برأسه خرجت خطاياه من رأسه حتى تخرج من أدنيه فإذا غسل رجليه خرجت خطاياه من رجليه حتى تخرج من تحت أذفار رجليه، وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن بشار قال حدثنا غندر محمد بن جعفر عن شعبة عن يعلى بن عطاء عن يزيد بن طلق عن عبد الرحمن بن البيلماني عن عمرو بن عبسة قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا توضأ فغسل يديه خرت خطاياه من يديه فإذا غسل وجهه خرت خطاياه من وجهه فإذا غسل ذراعيه ومسح برأسه خرت خطاياه من ذراعيه ورأسه فإذا غسل رجليه خرت خطاياه من رجليه حدثنا محمد بن يحيى نيسى بوري حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك حدثنا حماد عن عاصم عن زر بن حبيش أن عبد الله بن مسعود قال قيل يا رسول الله كيف تعرف من لم تر من أمتك قال غر محجلون بلق من آثار الوضوء قال أبو الحسن القطان حدثنا أبو حاتم حدثنا أبو الوليد فذكر مثله حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي حدثنا يحيى بن أبي كثير حدثني محمد بن إبراهيم حدثني شقيق بن سلمة، حدثني حمران مولى عثمان بن عفان قال رأيت عثمان بن عفان قاعدا في المقاعد فدعا بوضوء فتوضا ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقعدي هذا توضأ مثل وضوء هذا ثم قال من توضأ مثل وضوء هذا وفر له ما تقدم من ذنبه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تغتروا حدثنا هشام بن عمار حدثنا عبد الحميد بن حبيب حدثنا الاوزاعي حدثني يحيى حدثني محمد بن ابراهيم حدثني عيسى بن طلحه حدثني حمران عن عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبو معاوية وأبي عن الأعمش وحدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور وحصين عن أبي وائل عن حذيفة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد يشوث فاه بالسواك حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة وعبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا عسام بن علي عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل ركعتين ركعتين ثم ينصرف فيستاك حدثنا هشام بن عمار حدثنا محمد بن شعيب حدثنا عثمان بن أبي العاتفة عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تسوكوا فإن السواك مطهرة للفم مرضاة للرب ما جاءني جبريل إلا أوصاني بالسواك حتى لقد خشيت أن يفرض علي وعلى أمتي ولولا أني أخاف أن أشق على أمتي لفرضته لهم وإني لأستاك حتى لقد خشيت أن أحفي مقادم فمي حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا شريك عن المخزام بن شريح بن هانئ عن أبي عن عائشة قال قلت أخبريني بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ إذا دخل عليك قالت كان إذا دخل يبدأ بالسواك حدثنا محمد بن عبد العزيز حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا بحر بن كنيز عن عثمان بن ساج عن سعيد بن جبير عن علي بن أبي طالب قال إن أفواهكم طرق للقرآن فطيبوها بالسواك حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطرة خمس أو خمس من الفطرة الختان والاستحداد وتقليم الأظفار ونتف الابط وقص الشارب حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع حدثنا زكريا بن أبي زائدة عن مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن أبي الزبير عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك والاستنشاق بالماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء يعني الاستنجاء قال زكريا قال مصعب ونسيت العشرة إلا أن تكون المضمضة حدثنا سهل بن أبي سهل ومحمد بن يحيى قالا حدثنا أبو الوليد حدثنا حماد عن علي بن زيد عن سلمة بن محمد بن عمار بن ياسر عن عمار بن ياسر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الفطرة المضمضة والاستنشاق والسواك وقص الشارب وتقليم الأفخار وندف الإبط والاستحداد وغسل البراجم والانتضاح والاختتان حدثنا جعفر بن أحمد بن عمر حدثنا عفان بن مسلم حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد مثله حدثنا بشر بن هلال الصواخ حدثنا جعفر بن سليمان عن أبي عمران الجوني عن أنس بن مالك قال وقت لنا في خص الشارب وحلق العانة ونتف الإبط وتقليم الأظفار أن لا نترك أكثر من أربعين ليلة. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن زيد بن أرقم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه الحشوش محتذرة. فإذا دخل أحدكم فليقل اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث حدثنا جميل بن الحسن العتكي حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتاد وحدثنا هارون بن اسحاق حدثنا عبده قال حدثنا سعيد عن قتاده عن القاسم بن عوف الشيباني عن زيد بن أرقم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكر الحديث حدثنا محمد بن حميد حدثنا الحكم بن بشير بن سلمان حدثنا خلاد الصفار عن الحكم البصري عن أبي إسحاق عن أبي جحيفة عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف أن يقول بسم الله حدثنا عمر بن رافع حدثنا إسماعيل بن عليه عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال أعوذ بالله من الخبث والخبائث حدثنا محمد بن يحيى حدثنا ابن أبي مريم حدثنا يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن زحف عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يعجز أحدكم إذا دخل مرفقه أن يقول اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم قال أبو الحسن وحدثنا أبو حاتم حدثنا ابن أبي مريم فذكر نحوه ولم يقل في حديثه من الرجس النجس إنما قال من الخبيث المخبث الشيطان الرجيم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يحيى بن أبي بكير حدثنا إسرائيل حدثنا يوسف بن أبي برد سمعت أبي يقول دخلت على عائشة فسمعتها تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الغائط قال غفرانك قال أبو الحسن بن مسلمة وأخبرنا أبو حاتم حدثنا أبو غسان النهدي حدثنا إسرائيل نحوه حدثنا هارون بن إسحاق حدثنا عبد الرحمن المحاربي عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن وقتاده عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني حدثنا سويد بن سعيد حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن أبي عن خالد بن سلمة عن عبد الله البهي عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه حدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثنا أبو بكر الحنفي حدثنا همام بن يحيى عن ابن جريج عن الزهري عن أنس بن مالك أن نبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا عبد الرزاق أن معمر عن اشعث بن عبد الله عن الحسن عن عبد الله بن مغفل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في مستحمه فإن عامة الوسوس قال أبو عبد الله بن ماجه سمعت محمد بن يزيد يقول سمعت علي بن محمد الطنافسية يقول إنما هذا في الحفيره فأما اليوم فلا فمقتسلاتهم الجس والصاروج والقير فإذا بال فارسل عليه الماء لا بأس به حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا شريك وهشيم ووكيع عن الأهمش عن أبي وائل عن حديثة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى ثباقة قوم فبال عليها قائما حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا أبو داود حدثنا شعبة عن عاصم عن أبي وائل عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى ثباقة قوم فبال قائما قال شعبة قال عاصم يومئذ وهذا الأعمش يرويه عن أبي وائل عن حذيفة وما حفظه فسألت عنه منصورا فحدثنيه عن أبي وائل عن حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى ثباقة قوم فبال قائما حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وسعيد بن سعيد وإسماعيل بن موسى السدي قالوا حدثنا شريك عن المخدام بن شريح بن هانئ عن عائشة قالت من حدثك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدق أنا رايته يبول قاعدا حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الرزاق حدثنا ابن جريج عن عبد الكريم بن ابي اميه عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال راني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابول قائما فقال يا عمر لا تبل القائمة فما بلت قائما بعد حدثنا يحيى بن الفضل حدثنا أبو عامر حدثنا عدي بن الفضل عن علي بن الحكم عن أبي نضره عن جابر بن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبول قائما سمعت محمد بن يزيد أبا عبد الله يقول سمعت أحمد بن عبد الرحمن المخزومية يقول قال سفيان الثوري في حديث عائشة أنا رأيته يبول قاعدة قال الرجل أعلم بهذا منها قال أحمد بن عبد الرحمن وكان من شأن العرب البول قائما ألا تراه في حديث عبد الرحمن بن حسنة يقول قعد يبول كما تبول المراه حدثنا هشام بن عمار حدثنا عبد الحميد بن حبيب بن أبي العشرين حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير حدثني عبد الله بن أبي قتادة أخبرني أبي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه ولا يستنج بيمينه حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي بإسناده نحوه حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع حدثنا الصلت بن دينار عن عقبة بن صهبان قال سمعت عثمان بن عفان يقول ما تغنيت ولا تمنيت ولا مسست ذكري بيميني منذ بايعت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن وعبد الله بن رجائن المكي عن محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استطاب أحدكم فلا يستطب يمينه ليستنج بشماله حدثنا محمد بن الصباح أن بنا سفيان بن عيينة عن ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم. عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنا لكم مثل الوالد لولده أعلمكم إذا أتيتم الغائط فلا تستخبلوا القبلة ولا تستدبروها وأمر بثلاثة أحجار ونهى عن الروس والرمة ونهى أن يستطيب الرجل بينينه حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن زهير عن أبي اسحاق قال ليس أبو عبيدة ذكره ولكن عبد الرحمن بن الأسود عن الأسود عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى الخلاء فقال ائتني بثلاثة أحجار فأقيته بحجرين وروثة فأخذ الحجرين والقى الروثة وقال هي رجس حدثنا محمد بن الصباح أنبأنا سفيان بن عيينة وحدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع جميعا عن هشام بن عروة عن أبي خزيمة عن عمارة بن خزيمة عن خزيمة بن ثابت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستنجاء ثلاثة أحجار ليس فيها رجيع حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن الأعمش وحدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن منصور والأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد. عن سلمان قال قال له بعض المشركين وهم يستهزئون به إني أرى صاحبكم يعلمكم كل شيء حتى القراءه قال أجل أمرنا أن لا نستقبل القبلة ولا نستنجي بأيماننا ولا نكتفي بدون ثلاثة أحجار ليس فيها رجيع ولا عظم حدثنا محمد بن رمحن المصري أنبأنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب أنه سمع عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي يقول أنا أول من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يبولن أحدكم مستقبل القبلة وأنا أول من حدث الناس بذلك حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن السرح أنبأنا عبد الله بن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب. عن عطاء بن يزيد أنه سمع أبا ايوب الانصاري يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستقبل الذي يذهب إلى الغائط الخبلة وقال شرقوا أو غربوا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال، حدثني عمرو بن يحيى المازني عن أبي زيد مولى الثعلبيين، عن معقل بن أبي معقل الأسدي، وقد صحب النبي صلى الله عليه وسلم، قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نستقبل القبلتين بغائط أو ببول حدثنا العباس بن الوليد الدمشقي حدثنا مروان بن محمد حدثنا ابن لهيعة عن أب الزبير عن جابر بن عبد الله حدثني أبو سعيد الخدري أنه شهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن نستقبل القبلة بغائط أو ببول قال أبو الحسن بن سلمة وحدثناه أبو سعد عمير بن مرداس الدونقي حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم أبو يحيى البصري حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاني أن أشرب قائما وأن أبول مستقبل القبلة حدثنا هشام بن عمار حدثنا عبد الحميد بن حبيب حدثنا الأوزعي حدثني يحيى بن سعيد الانصاري وحدثنا أبو بكر بن خلاد ومحمد بن يحيى، قال حدثنا يزيد بن هارون أن بأنا يحيى بن سعيد أن محمد بن يحيى بن حبان أخبره أن عمه واسع بن حبان أخبره أن عبد الله بن عمر قال يقول أناس إذا قعدت للغائط فلا تستخبر القبلة، ولقد ظهرت ذات يوم من الأيام. على ظهر بيتنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على لبنتين مستقبل بيت المقدس هذا حديث يزيد بن هارون حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبيد الله بن موسى عن عيسى الحناط عن نافع عن ابن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في كنيفه مستقبل القبلة قال عيسى فقلت ذلك للشعبي فقال صدق ابن عمر وصدق أبو هريرة أما قول أبي هريرة فقال في الصحراء لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها وأما قول ابن عمر فإن الكنيف ليس فيه قبلة استقبل فيه حيث شئت قال أبو الحسن بن سلمة. وحدثنا أبو حاتم حدثنا عبيد الله بن موسى فذكر نحوه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال. حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن صالد الحداء عن خالد بن أبي الصلت عن عراك بن مالك عن عائشة قالت ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم يكرهون أن يستقبلوا بفروجهم القبلة فقال أراهم قد فعلوها استقبلوا بمقعدة القبلة قال أبو الحسن القطان حدثنا يحيى بن عبيد حدثنا عبد العزيز بن المغيرة عن خالد الحداء عن خالد بن أبي مثله. حدثنا محمد بن بشار حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي قال سمعت محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح عن مجاهد عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبله. حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع وحدثنا محمد بن يحيى حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زمعة بن صالح عن عيسى بن يزداد اليمني عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاث مرات قال أبو الحسن بن سلمة. حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا أبو نعيم حدثنا زمعة فذكر نحوه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة عن عبد الله بن يحيى التوأم عن ابن أبي مليكه عن أمه عن عائشة قال انطلق النبي صلى الله عليه وسلم يبول فاتبعه عمر بما فقال ما هذا يا عمر قال ما قال ما أمرت كلما بلت أن اتوضا ولو فعلت لكانت سنة حدثنا حرملة بن يحيى، حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني نافع بن يزيد عن حيوه بن شريح أن أبا سعيد الحميرية حدثه قال كان معاذ بن جبل يتحدث بما لم يسمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسكت عما سمع فبلغ عبد الله بن عمر ما يتحدث به فقال والله ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا وأوشك معاذ أن يفتنكم في الخلاف فبلغ ذلك معاذا فلقيه فقال معاذ يا عبد الله بن عمر إن التكذيب بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفاق وإنما إثمه على من قال لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الملاعم الثلاث البراز في الموارد والظل وقارعة الطريق حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عمر بن أبي سلمة عن زهير قال قال سالم سمعت الحسن يقول حدثنا جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والتعريس على جواد الطريق والصلاة عليها فإنها مأوى الحيات والسباع وقضاء الحاجة عليها فإنها من الملاعن حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عمرو بن خالد حدثنا ابن لهيعة عن قرة عن ابن شهاب عن سالم عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى على قارعة الطريق أو يضرب الخلاء عليها أو يبال فيها حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا إسماعيل بن علي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن المغيرة بن شعب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهب المذهب أبعد حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا عمر بن عبيد عن محمد بن المثنى عن عطاء الخراساني عن أنس قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فتنحى لحاجته ثم جاء فدعى بوضوء فتوضا حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب حدثنا يحيى بن سليم عن ابن فثيم. عن يونس بن خباب عن يعلى بن مرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب إلى الغائط أبعد حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن بشار قالا حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن أبي جعفر الخطمي قال أبو بكر بن أبي شيبة واسمه عمير بن يزيد عن عمارة بن خزيمة والحارث بن فضيل عن عبد الرحمن بن أبي قراد قال حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم فذهب لحاجته فأبعد حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبيد الله بن موسى انبانا إسماعيل بن عبد الملك عن أبي الزبير عن جابر قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتي البراز حتى يتغيب فلا يرى حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري حدثنا عبد الله بن كثير بن جعفر حدثنا كثير بن عبد الله المزني عن أبيه عن جده عن بلال بن الحارث المزني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الحاجة أبعد حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الملك بن الصباح حدثنا ثور بن يزيد عن حسين الحميري عن أبي سعيد الخير عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استجمر فليوتر من فعل ذلك فقد أحسن ومن لا فلا حرج ومن تخلل فليلفظ ومن ذاك فليبتنع من فعل ذاك فقد أحسن ومن لا فلا حرج ومن أت الخلاء فليستطر فإن لم يجد إلا كثيبا من رمل فليمدده عليه فإن الشيطان يلعب بمقاعد ابن آدم من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج حدثنا عبد الرحمن بن عمر حدثنا عبد الملك بن الصباح بإسنائه نحوه وأزاد فيه ومن اكتحل فليوتر من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج ومن لاك فليبتلع حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن الأعمش عن المنهال بن عمرو عن يعلى بن مرة عن أبي قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأراد أن يقضي حاجته فقال لي ائت تلك الأشاءتين قال وكيع يعني النخل الصغار فقل لهما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركما أن تجتمعا فاجتمعتا فاستتر بهما فقضى حاجته ثم قال لي ائتهما فقل لهما لترجع كل واحدة منكما إلى مكانها فقلت لهما فرجعتا حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا أبو النعمان، حدثنا مهدي بن ميمون، حدثنا محمد بن أبي يعقوب عن الحسن بن سعد عن عبد الله بن جعفر قال كان أحب ما استقر به النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نصر. حدثنا محمد بن عقيل بن خويلد، حدثني حفص بن عبد الله، حدثني إبراهيم بن طقمان عن محمد بن ذكوان. عن يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال عدل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الشعر فبال حتى أني آوي له من فك وركيه فين بال حدثنا محمد بن يحيا حدثنا عبد الله بن رجاء أنبأنا عكريمة بن عمار عن يحيا بن أبي كثير عن هلال بن عياض عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتناج اثنان على غائطهما ينظر كل واحد منهما إلى عورة صاحبه فإن الله عز وجل ينقط على ذلك حدثنا محمد بن يحيى حدثنا سلم بن إبراهيم الوراق حدثنا عكرمة عن يحيى بن أبي كثير عن عياب بن هلال قال محمد بن يحيى وهو الصواب حدثنا محمد بن حميد حدثنا علي بن أبي بكر عن سفيان الثوري عن اكرمه بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن عياض بن عبد الله نحوه حدثنا محمد بن رمح أنبأنا الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن أن يبال في الماء الراكد حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن أبي, عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الرافد حدثنا محمد بن يحيى حدثنا محمد بن المبارك حدثنا يحيى بن حمزة حدثنا ابن أبي فروة عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الناقع حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن حسنة قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده الدرقة فوضعها ثم جلس فبال إليها فقال بعضهم انظروا إليه يبول كما تبول المراه فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ويحك أما علمت ما أصاب صاحب بني إسرائيل كانوا اذا أصابهم البول قرضوه بالمقاريض فنهاهم عن ذلك فعذب في قبره قال أبو الحسن بن سلم حدثنا أبو حاتم حدثنا عبيد الله بن موسى أنبأنا الأعمش فذكر نحوه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبرين جديدين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عفان حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر عذاب القبر من البول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع حدثنا الأسود بن شيبان حدثني بحر بن مرار عن جده أبي بكرة قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فيعذب في البول وأما الآخر فيعذب في الغيبة حدثنا إسماعيل بن محمد الطلحي وأحمد بن سعيد الدارمي قالا حدثنا روح بن عبادة عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن حضين بن المنذر بن الحارث بن وعله أبي ساسان الرقاشي عن المهاجر بن قنفذ بن عمير بن جدعان قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضا فسلمت عليه فلم يرد علي السلام فلما فرغ من وضوئه قال إنه لم يمنعني من أن أرد إليك إلا أني كنت على غير وضوء قال أبو الحسن بن سلم حدثنا أبو حاتم حدثنا الأنصاري عن سعيد بن أبي عروبة فذكر نحوه حدثنا هشام بن عمار حدثنا مسلمة بن علي حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلم عن أبي هريرة قال مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه فلما فرغ ضرب بكفيه الأرض فتيمم ثم رد عليه السلام حدثنا سويد بن سعيد حدثنا عيسى بن يونس عن هاشم بن البريد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله أن رجلا مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا رأيتني على مثل هذه الحالة فلا تسلم علي. فإنك إن فعلت ذلك لم أبض عليك. حدثنا عبد الله بن سعيد والحسين بن أبي السري العسقلاني قالا حدثنا أبو داود عن سفيان عن الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر قال. مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه حدثنا هناد بن السري حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من غائط قط إلا ما السماء حدثنا هشام بن عمار حدثنا صدقة بن خالد حدثنا عتبة بن أبي حكيم حدثني طلحة بن نافع أبو سفيان قال حدثني أبو أيوب الأنصري وجابر بن عبد الله وانس بن مالك أن هذه الآية نزلت في رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الأنصار إن الله قد أثنى عليكم في الطهور فما طهوركم؟ قالوا نتوضأ للصلاة ونهتزل من الجنابه ونستنجي بالماء. قال فهو ذاك فعليكم حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن شريك عن جابر عن زيد العمي عن أب الصديق الناجي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسر مقعدته ثلاثة قال ابن عمر فعلناه فوجدناه دواء وطهورا قال أبو الحسن بن سلمة، حدثنا أبو حاتم وإبراهيم بن سليمان الواسطي قالا حدثنا أبو نعيم حدثنا شريك نحوه، حدثنا أبو كريب حدثنا معاوية بن هشام عن يونس بن الحارث عن إبراهيم بن أبي ميمونة عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلت في أهل قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين قال كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن شريك عن إبراهيم بن جرير عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته ثم استنجى من ثور ثم دلك يده بالأرض قال أبو الحسن بن سلم حدثنا أبو حاتم حدثنا سعيد بن سليمان الواسطي عن شريك نحوه حدثنا محمد بن يحيى حدثنا أبو نعيم حدثنا أبان بن عبد الله حدثني إبراهيم بن جرير عن أبي أن نبي الله صلى الله عليه وسلم دخل الغيظة فقضى حاجته فأتاه جرير بإداوة من ماء فاستنجى منها ومسح يده بالتراب حدثنا محمد بن يحيى حدثنا يعلى بن عبيد حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن أبي زبير عن جابر قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نوفي أسقيتنا ونغطي آنيتنا حدثنا عصمة بن الفضل ويحيى بن حكيم قال. حدثنا حرمي بن عمارة بن أبي حفصه حدثنا حريش بن الشريك انبانا ابن أبي مليكه عن عائشة قال كنت اصنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة آنية من الليل مخمرة إناء لطهوره وإناء لسواكه وإناء لشرابه حدثنا أبو بدر عباد بن الوليد حدثنا مطخر بن الهيثم حدثنا علقمة بن أبي جمرة الضبعي عن أبيه أبي جمرة عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكل طهوره إلى أحد ولا صدقته التي يتصدق بها يكون هو الذي يتولاها بنفسه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي رزيم قال رأيت أبا هريرة يضرب جبهته بيده ويقول يا أهل العراق أنتم تزعمون أني أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون لكم المهنأ وعلي الإثم أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات حدثنا محمد بن يحيى حدثنا روح بن عبادة حدثنا مالك بن أنس عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا شباب، حدثنا شعبة عن أبي التياح قال سمعت مطرفا يحدث عن عبد الله بن المغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة بالتراب حدثنا محمد بن يحيى حدثنا ابن أبي مريم انبانا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا زيد بن الحباب أنبأنا مالك بن أنس أخبرني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصار عن حميدة بنت عبيد بن رفاعه عن كبشة بنت كعب وكانت تحت بعض ولد أبي قتادة أنها صبت لأبي قتادة ماء يتوضا به فجاءت هرة تشرب فاصغى لها فجعلت أنظر إليه فقال يا بنت أخي أتعجبين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجس هي من الطوافين أو الطوافات حدثنا عمر بن رافع وإسماعيل بن توبة قالا حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن حارثة عن عمرة عن عائشة قالت كنت أتوضأ أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد قد أصابت منه الهرة قبل ذلك حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد يعني أبا بكر الحنفي حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبي, عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الهرة لا تقطع الصلاة لأنها من متاع البيت حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو الأحوص عن سناك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنه فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليغتسل أو يتوضأ فقالت يا رسول الله إني كنت جنبا فقال الماء لا يجنب حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن سفيان عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس أن امرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلت من جنابه فتوضأ واغتسل النبي صلى الله عليه وسلم من فضل وضوئها حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن يحيى وإسحاق بن منصور قالوا حدثنا أبو داود حدثنا شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس عن ميمونه زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل غسلها من الجنابة حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو داود حدثنا شعبة عن عاصم الاحول عن أبي حاجب عن الحكم بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة حدثنا محمد بن يحيى حدثنا المعلى بن أسد حدثنا عبد العزيز بن المختار حدثنا عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتسل الرجل بفضل وضوء المرأة والمرأة بفضل الرجل ولكن يشرعان جميعا. قال أبو عبد الله بن ماجه الصحيح هو الأول والثاني وهم قال أبو الحسن بن سلمة حدثنا أبو حاتم وأبو عثمان المحاربي قال حدثنا المعلب أسد نحو حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم واهله يغتسلون من اناء واحد ولا يغتسل احدهما بفضل صاحبه حدثنا محمد بن رمح انبانا الليث بن سعد عن ابن شهاب وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروه عن عائشه قالت كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن خالته ميمونة قالت كنت اغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد حدثنا أبو عامر الأشعري عبد الله بن عامر حدثنا يحيى بن أبي بكير حدثنا إبراهيم بن نافع عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أمهان أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل وميمونة من إناء واحد في قصعة فيها أثر العجين حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن الحسن الاسدي حدثنا شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه يغتسلون من إناء واحد حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا إسماعيل بن علية عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة أنها كانت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان من إناء واحد حدثنا هشام بن عمار حدثنا مالك بن أنس حدثني نافع عن ابن عمر قال كان الرجال والنساء يتوضعون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإناء واحد حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي حدثنا انس بن عياب حدثنا أسامة بن زيد عن سالم بن نعمان وهو بن سرح عن أم صبية الجهانية قالت ربما اختلفت يدي ويد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء من إناء واحد قال أبو عبد الله بن ماجه سمعت محمدا يقول أم صبيتة هي خوله بنت قيس فذكرت لأبي زرعة فقال صدق حدثنا محمد بن يحيى حدثنا داود بن شبيب حدثنا حبيب بن أبي حبيب عن عمرو بن هرم عن عكرمة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهما كانا يتوضآني جميعا للصلاة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن أبيه وحدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الرزاق عن سفيان عن أبي فزارة العكسي عن أبي زيد مولى عمرو بن حريف عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ليلة الجن عندك طهور قال لا إلا شيء من نبيذ في إداوة قال تمرة طيبة وماء طهور فتوضى هذا حديث وكيع حدثنا العباس بن الوليد الدمشقي حدثنا مروان بن محمد حدثنا ابن لهيعة حدثنا قيس بن الحجاج عن حنش الصنعاني عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود ليلة الجن معك ماء قال لا إلا نبيذا في سطيحة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمرة طيبة وماء طهور صب عليه قال فصببت عليه فتوضا به حدثنا هشام بن عمار حدثنا مالك بن أنس حدثني صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة هو من آل بن الأزرق أن المغيرة بن أبي بردة وهو من بني عبد الدار حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفن توضأ من ماء البحر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماءه الحل ميتته حدثنا سهل بن أبي سهل حدثنا يحيى بن بكير حدثني الليث بن سعد عن جعفر بن ربيعه عن بكر بن سوادة عن مسلم بن مخشي عن ابن الفراسي قال كنت أصيد وكانت لي قربة أجعل فيها ماء وإني توضأت بماء البحر فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته حدثنا محمد بن يحيى حدثنا احمد بن حنبل حدثنا ابو القاسم بن ابي الزناد قال حدثني اسحاق بن حازم عن عبيد الله هو ابن مقسم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ماء البحر فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته قال أبو الحسن بن سلمة. حدثنا علي بن الحسن الهستجاني حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا أبو القاسم بن أبي الزناد. حدثني إسحاق بن حازم عن عبيد الله وابن مقسم عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه حدثنا هشام بن عمار حدثنا عيسى بن يونس حدثنا الأعمش عن مسلم بن صبيح عن مسروق عن المغيرة بن شعبة قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم لبعض حاجته فلما رجع تلقيته بالإداوة فصببت عليه فغسل يديه ثم غسل وجهه ثم ذهب يغسل ذراعيه فضاقت الجبة فأخرجهما من تحت الجبة فغسلهما ومسح على خفيه ثم صلى بنا. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا الهيثم بن جميل حدثنا شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بميضأة فقال اسكبي فسكب فغسل وجهه وذراعيه وأخذ ماء جديدا فمسح به رأسه مقدمه ومؤخره وغسل قدميه ثلاثا ثلاثا حدثنا بشر بن آدم حدثنا زيد بن الحباب حدثني الوليد بن عقبة حدثني حذيفة بن أبي حذيفة الأزدي عن صفوان بن عسان قال صببت على النبي صلى الله عليه وسلم الماء في السفر والحضر في الوضوء حدثنا كردوس بن أبي عبد الله الواسطي حدثنا عبد الكريم بن روح حدثنا أبي روح بن عنبسة بن سعيد بن أبي عياش مولى رثمان بن عفان عن أبيه عنبسة بن سعيد عن جدته أم أبيه أم عياش وكانت أمة لرقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كنت اوضئ رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا قائمة وهو قاعد حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي حدثني الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن أنهما حدثا أن أبا هريرة كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من الليل فلا يدخل يده في الإناء حتى يفرغ عليها مرتين أو ثلاثة فإن أحدكم لا يدري فيما باتت يده حدثنا حرملة بن يحيى حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني ابن لهيعة وجابر بن إسماعيل عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم عن أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها حدثنا إسماعيل بن توبة حدثنا زياد بن عبد الله البكائي عن عبد الملك بن أبي سليمان عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من النوم فأراد أن يتوضع فلا يدخل يده في وضوءه حتى يغسلها فإنه لا يدري أين باتت يده ولا على ما وضعها حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو بكر معياش عن أبي إسحاق عن الحاف قال دعا علي بماء فغسل يديه قبل أن يدخلهما الإناء ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء حدثنا زيد بن الحباب وحدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو عامر العقدي وحدثنا أحمد بن منيع حدثنا أبو أحمد الزبيري قالوا حدثنا كثير بن زيد عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبي عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا يزيد بن عياط حدثنا أبو ثفال عن رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان أنه سمع جدته بنت سعيد بن زيد تذكر أنها سمعت أباها سعيد بن زيد يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه حدثنا أبو كريب وعبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا ابن أبي فديك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 حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم حدثنا ابن أبي فديك عن عبد المهيمن بن عباس بن سكل بن سعد الساعدي عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ولا صلاة لمن لا يصلي على النبي ولا صلاة لمن لا يحب الأنصار قال أبو الحسن بن سلمة حدثنا أبو حاتم حدثنا عيسى عبيس بن مرحوم العطار حدثنا عبد المهيم بن عباس فذكر نحوه حدثنا هناد بن السري حدثنا أبو الأحوص عن أشعث بن أبي الشعثاء وحدثنا سفيان بن وكيع حدثنا عمر بن عبيد عن أشعث بن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمم في الطهور إذا تطهر وفي ترجله إذا ترجل وفي امتعاله إذا انتعال حدثنا محمد بن يحيا حدثنا أبو جعفر النفيل حدثنا زهير بن معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأتم فبدأوا بميامنكم قال أبو الحسن بن سلمة حدثنا أبو حاتم حدثنا يحيى بن صالح وابن نفيل وغيرهما قالوا حدثنا زهير فذكر نحوه حدثنا عبد الله بن الجراح وأبو بكر بن خلاد الباهلي حدثنا عبد العزيز بن محمد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مضمض واستنشق من غرفة واحدة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا شريك عن خالد بن علقمة عن عبد خير عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمضمض ثلاثة واستنشق ثلاثة من كف واحد حدثنا علي بن محمد حدثنا أبو الحسين العكلي عن خالد بن عبد الله عن عمر بن يحيى عن أبي عن عبد الله بن يزيد الأنصاري قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألنا وضوءه فأتيته بماء فمضمض واستنشق من كف واحد حدثنا أحمد بن عبدة حدثنا حماد بن زيد عن منصور وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن هلال بن يساف عن سلمة بن قيس قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأت فانثر وإذا استجمرت فأوته حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يحيى بن سليم الطائفي عن إسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه قال قلت يا رفول الله أخبرني عن الوضوء قال أسبغ الوضوء وبالك في الاستنشاء إلا أن تكون صائما حدثنا أبو بكر بن أبي شيبه حدثنا اسحاق بن سليمان وحدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن قارض بن شيبه عن أبي غطفان المري عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استنثروا مرتين بارغتين أو ثلاثة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا زيد بن الحباب وداود بن عبد الله قالا حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولني عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة حدثنا شريك بن عبد الله النفعي عن ثابت بن أبي صفية الثمالي قال سألت أبا جعفر قلت له حدثت عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة قال نعم قلت ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا قال نعم حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهري حدثنا يحيى بن سعيد الخطان عن سفيان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ غرفة غرفة حدثنا أبو كريب حدثنا رشدين بن سعد أنبأنا الضحاك بن شرحبيل عن زيد بن أسلم عن أبي عن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك توضأ واحدة واحدة حدثنا محمود بن خالد الدمشقي حدثنا الوليد بن مسلم الدمشقي عن ابن ثوبان عن عبدة بن أبي لبابة عن شقيق ابن سلمة قال رأيت عثمان وعليا يتوضآني ثلاثا ثلاثا ويقولان هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو الحسن بن مسلم حدثناه أبو حاتم حدثنا أبو نعيم حدثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان فذكر نحوه حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي عن المطلب بن عبد الله بن حنطب عن ابن عمر. أنه توضأ ثلاثا ثلاثة ورفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا أبو كريب حدثنا خالد بن حيان عن سالم أبي المهاجر عن ميمون بن مهران عن عائشة وأبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثه حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا عيسى بن يونس عن سائد أبي الورقاء بن عبد الرحمن عن عبد الله بن أبي أوفى قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا ومسح رأسه مرة حدثنا محمد بن يحيى. حدثنا محمد بن يوسف عن سفيان عن ليث عن شهر بن حوشة عن أبي مالك الاشعري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ ثلاثا ثلاثة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال. حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بن معوذ بن عفراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي حدثني مرحوم بن عبد العزيز العطار حدثني عبد الرحيم بن زيد العمي عن أبي عن بن قرة عن ابن عمر قال توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة واحدة فقال هذا وضوء من لا يقبل الله منه صلاة إلا به ثم توضأ ثنتين ثنتين فقال هذا وضوء القدر من الوضوء وتوضأ ثلاثا ثلاثا وقال هذا أسبغ الوضوء وهو وضوء ووضوء خليل الله إبراهيم ومن توضأ هكذا ثم قال عند فراغه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فتح له ثمانية أبواب الجنة يدخل من أيها شاء حدثنا جعفر بن مسافر حدثنا إسماعيل بن قعنب أبو بشر حدثنا عبد الله بن عرادة الشيباني عن زيد بن الحواري عن معاوية بن قرة عن عبيد بن عمير عن ابي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بماء فتوضأ مرة مرة فقال هذا وظيفة الوضوء أو قال وضوء من لم يتوضأه لم يقبل الله له صلاة ثم توضأ مرتين مرتين ثم قال هذا وضوء من توضأه أعطاه الله كفلين من الاجر ثم توضأ ثلاثا ثلاثا فقال هذا وضوءي ووضوء المرسلين من قبل حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو داود حدثنا خارجة بن مصعب عن يونس بن عبيد عن الحسن عن عتي بن ضمرة السعدي عن عبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن للوضوء شيطانا يقال له ولهان فاتقوا وسواس الماء حدثنا علي بن محمد حدثنا خالي يعلى عن سفيان عن موسى بأبي عائشة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الوضوء فأراه ثلاثا ثلاثا ثم قال هذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد أساء أو تعدى أو ظلم حدثنا أبو إسحاق الشافعي إبراهيم بن محمد بن العباس حدثنا سفيان عن عمرو سمع كريبا يقول سمعت ابن عباس يقول بدت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ من شنة وضوءا يقلل فقمت فصنعت كما صنع حدثنا محمد بن المصف الحنصي حدثنا بقية عن محمد بن الفضل عن أبيه عن سالم عن ابن عمر قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يتوضأ، فقال لا تسرف، لا تسرف. حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا قتيبة، حدثنا ابن لهيعة عن حيي بن عبد الله المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بسعد وهو يتوضأ، فقال ما هذا السرف؟ فقال أفي الوضوء إسراف؟ قال نعم. وإن كنت على نَهْرٍ جار حدثنا احمد بن عبده حدثنا حماد بن زيد حدثنا موسى بن سالم ابو جهضم حدثنا عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن ابن عباس قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم باسباغ الوضوء حدثنا ابو بكر ابي شيبه حدثنا يحيى بن ابي بكير حدثنا زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا ادلكم على ما يكفر الله به الخطايا ويزيد به في الحسنات قالوا بلى يا رسول الله قال اسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب حدثنا سفيان بن حمزة عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفارات الخطايا إسباغ الوضوء على المكاره وإعمال الأقدام إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة حدثنا محمد بن أبي عمر العدني حدثنا سفيان عن عبد الكريم أبي أمية عن حسان بن بلال عن عمار بن ياسر وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن حسان بن بلال عن عمار بن ياسر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته. حدثنا محمد بن أبي خالد القزويني حدثنا عبد الرزاق عن إسرائيل عن عامر بن شقيق الاسدي عن أبي وائل عن عثمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فخلل لحيته حدثنا محمد بن عبد الله بن حفص بن هشام بن زيد بن أنس بن مالك حدثنا يحيى بن كثير أبو النضر صاحب البصري عن يزيد الرخاشي عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ خلل لحيته وفرج أصابعه مرتين حدثنا هشام بن عمار حدثنا عبد الحميد بن حبيب حدثنا الاوزاعي حدثنا عبد الواحد بن قيس حدثني نافع عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ عرك عارضيه بعض العرك ثم شبك لحيته بأصابعه من تحتها حدثنا إسماعيل بن عبد الله الرقي حدثنا محمد بن ربيعة الكلابي حدثنا واصل بن السائب الرقاشي عن أبي سورة عن أبي أيوب الأنصاري قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فخلل نحيته حدثنا الربيع بن سليمان وحرملة بن يحيى قال أخبرنا محمد بن إدريس الشافعي قال أنبأنا مالك بن أنس عن عمرو بن يحيى عن أبيه أنه قال لعبد الله بن زيد وهو جد عمرو بن يحيى هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فقال عبد الله بن زيد نعم فدعا بوضوء فأفرغ على يديه فغسل يديه مرتين ثم تمضمض واستنثر ثلاثة ثم غسل وجهه ثلاثة ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأكبر بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاء ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عباد بن العوام عن حجاج عن عطاء عن عثمان بن عفان قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح رأسه مرة حدثنا هناد بن السري حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي حيه عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح رأسه مرة حدثنا محمد بن الحارث المصري حدثنا يحيى بن راشد البصري عن يزيد مولى سلمة عن سلمة بن الأكوع قال فأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح رأسه مرة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالا حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن عبيع بنت معوذ بن عفراء قالت توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح رأسه مرتين حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن ادريس عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح أذنيه داخلهما بالسبابتين وخالف ابهاميه إلى ظاهر أذنيه فمسح ظاهرهما وباطنهما حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا شريك حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح ظاهر أذنيه وباطنهما حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن الحسن بن صالح عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن ربيع بنت معوذ بن عفراء قالت توضأ النبي صلى الله عليه وسلم فأدخل إصبعيه في جحري أذنيه حدثنا هشام بن عمار حدثنا الوليد حدثنا حريز بن عثمان عن عبد الرحمن بن ميسرة عن المخدام بن معدي كرب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح براسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما. حدثنا سويد بن سعيد حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن شعبة عن حبيب بن زيد عن عبد ابن تميم عن عبد الله بن زيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس حدثنا محمد بن زيد أن بنا حماد بن زيد عن سينان بن ربيعة عن شهر بن حوشر عن أبي أمهة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأذنان من الرأس وكان يمسح رأسه مرة وكان يمسح المقين حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عمرو بن الحصين. حدثنا محمد بن عبد الله بن علاس عن عبد الكريم الجزري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأذنان من الرأس. حدثنا محمد بن المصف الحمصي. حدثنا محمد بن حمير عن ابن لهيعة. حدثني يزيد بن عمرو المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن المستورد بن شداد قال. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فخلل أصابع رجليه بخنصره قال أبو الحسن بن سلمة حدثنا خلاد بن يحيى الحلواني حدثنا ختيبة حدثنا ابن لهيعة فذكر نحوه حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري حدثنا سعد بن عبد الحميد بن جعفر عن ابن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن صالح مولى التوأم عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فاسبغ الوضوء واجعل الماء بين أصابع يديك ورجليك حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يحيى بن سليم الطائفي عن إسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع حدثنا عبد الملك بن محمد الرقاشي حدثنا معمر بن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع حدثني أبي عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ حرك خاتمه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن هلال بن يساف عن أبي يحيى عن عبد الله بن عمر قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما يتوضعون واعقابهم تلوه فقال ويل للاعقاب من النار اسبغ الوضوء قال القطان حدثنا أبو حاتم حدثنا عبد المؤمن بن علي حدثنا عبد السلام بن حرب عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار حدثنا محمد بن الصباح حدثنا عبد الله بن رجاء المكي عن ابن عجلان وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يحيى بن سعيد وأبو خالد الأحمر عن محمد بن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي سلمة قال رأت عائشة عبد الرحمن وهو يتوضأ، فقالت أسبغ الوضوء، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للعراقيب من النار. حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، حدثنا عبد العزيز بن المختار، حدثنا سهيل عن أبي، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعاقب من النار. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا الأحوص عن أبي إسحاق عن سعيد بن أبي كريب عن جابر بن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للعراقي من النار حدثنا العباس بن عثمان وعثمان بن إسماعيل الدمشقيان قالا حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا شيبة بن الأحنف عن أبي سلام الأسود عن أبي صالح الاشعري حدثني أبو عبد الله الاشعري عن خالد بن الوليد ويزيد بن أبي سفيان وشرح بيل بن حسن وعمر بن العاص كل هؤلاء سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتم الوضوء ويل للأعقاب من النار حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو الأحوص عن أبي اسحاق عن أبي حية قال رأيت عليا توضأ فغسل قدميه إلى الكعبين ثم قال أردت أن أريكم طهور نبيكم صلى الله عليه وسلم حدثنا هشام بن عمار حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا حليث بن عثمان عن عبد الرحمن بن ميسرة عن المقدام بن معد يكرب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل رجليه ثلاثا ثلاثا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا ابن علية عن روح بن القاسم عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع قالت أتاني ابن عباس فسألني عن هذا الحديث تعني حديثها الذي ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ وغسل رجليه فقال ابن عباس إن الناس أبوا إلا الغسل ولا أجل في كتاب الله إلا المسجد حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن جامع بن شداد أبي صخرة قال سمعت حمران يحدث أبا بردة في المسجد أنه سمع عثمان بن عفان يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتم الوضوء كما أمره الله فالصلاة البكتوبات كفارات لما بينهن حدثنا محمد بن يحيى حدثنا حجاج حدثنا همام حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة حدثني علي بن يحيى بن خلاد عن أبي عن عمه رفاعة بن رافع أنه كان جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنها لا تتم صلاة لأحد حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله تعالى يغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين حدثنا أبو بكر بن أبي شنب حدثنا محمد بن بشر حدثنا زكريا بن أبي زائدة قال قال منصور حدثنا مجاهد عن الحكم بن سفيان الثقفي أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثم أخذ كفا من ماء فنضح به فرجه حدثنا إبراهيم بن محمد الفريابي حدثنا حسان بن عبد الله حدثنا ابن لهيعة عن عقيل عن الزهري عن عروة قال حدثنا أسامة بن زيد عن أبيه زيد بن حارثة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علمني جبرائيل الوضوء وأمرني أن أنضح تحت ثوبي لما يخرج من البول بعد الوضوء قال أبو الحسن بن سلم حدثنا أبو حاتم وحدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي حدثنا ابن لهيعة فذكر نحوه حدثنا الحسين بن سلمة اليحمدي حدثنا سلم بن قتيبة حدثنا الحسن بن علي الهاشمي عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضات فانتضح حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عاصم بن علي حدثنا خيث عن ابن أبي ليلى عن أبي زبير عن جابر قال توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فنضح فرجح حدثنا محمد بن رمح أنبأنا ليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن سعيد بن أبي هند أن أبا مرة مولى عقيل حدثه أن أم هانئ بنت أبي طالب حدثته أنه لما كان عام الفتح قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غسله فسترت عليه فاطمة ثم أخذ ثوبه فالتحف به حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع حدثنا ابن أبي ليلى عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة عن محمد بن شرحبيل عن قيس بن سعد قال أتانا النبي صلى الله عليه وسلم فوضعنا له ما فاقتسل ثم أتيناه بملحفة ورسية فاشتمل بها فكأني أنظر إلى أثر الورس على عكنه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب حدثنا ابن عباس عن صالته ميمونة قالت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بثوب حين اقتسل من الجنابة فرده وجعل ينفض الماء حدثنا العباس بن الوليد وأحمد بن الأزهر قال حدثنا مروان بن محمد حدثنا يزيد بن الصمت حدثنا الوضين بن عطاء عن محفوظ بن علقمة عن سلمان الفارسي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فقلب جبهة صوف كانت عليه فمسح بها وجهه. حدثنا موسى بن عبد الرحمن حدثنا الحسين بن علي وزيد بن الحباب وحدثنا محمد بن يحيى حدثنا أبو نعيم قالوا حدثنا عمر بن عبد الله بن وهب أبو سليمان النفعي قال حدثني زيد العمي عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال ثلاث مرات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فتح له ثمانية أبواب الجنة من أيها شاء دخل قال أبو الحسن بن سلمة القطان حدثنا إبراهيم بن نصر حدثنا أبو نعيم بنحوه حدثنا عن قمة بن عمرو الدارني حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن عبد الله بن عطاء البجلي، عن عقبة بن عامر الجهني عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له ثمانية أبواب الجنة يدخل من أيها شاء حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أحمد بن عبد الله عن عبد العزيز بن الماجشون حدثنا عمر بن يحيى عن ابيه عن عبد الله بن زيد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال اتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر فتوضا به حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن عبيد الله بن عمر عن إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن جحش عن أبيه عن زينب بنت جحش أنه كان لها لخضب من صفر قالت كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالا حدثنا وكيع عن شريك عن إبراهيم بن جرير عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ في ثور حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالا حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام حتى ينفخ ثم يقوم فيصلي ولا يتوضا قال التنافسي قال وكيع تعني وهو ساجد حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن حجاج عن فضيل بن عمرو عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ ثم قام فصلى. حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة عن ابن أبي زائدة عن حريف بن أبي مطر عن يحيى بن عباد ابي هبيرة الأنصاري عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان نومه ذلك وهو جالس يعني النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن المصفى الحنصي حدثنا بقية عن الوضين بن عطاء عن محفوظ بن علقمة عن عبد الرحمن بن عائذ بن عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العين وكاء السهي فمن نام فليتوضا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن عاصم عن زر عن صفوان بن عسار قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام إلا من جنابه لكن من غائط وبول ونوم حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا عبد الله بن إدريس عن هشام بن عروة عن أبيه عن مروان بن الحكم عن بسرة بنت صفوان قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مس أحدكم ذكره فليتوضا حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي حدثنا معل بن عيسى وحدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي، حدثنا عبد الله بن نافع جميعاً عن ابن أبي ذئب عن عقبة بن عبد الرحمن، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مس أحدكم ذكر فعليه الوضوء. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا بن منصور وحدثنا عبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكوان الدمشقي حدثنا مروان بن محمد قال حدثنا الهيثم بن حميد حدثنا العلاء بن الحارث عن مكحول عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مس فرجه فليتوضا حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا عبد السلام بن حرب عن إسحاق بن أبي فروة عن الزهري عن عبد الله بن عبد القارئ عن أبي أيوب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مس فرجه فليتوضا حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع حدثنا محمد بن جابر قال سمعت قيس بن طلق الحنفي عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن مس الذكر فقال ليس فيه وضوء إنما هو منك حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي حدثنا مروان بن معاوية عن جعفر بن الزبير عن القاسم عن أبي أمامة قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مس الذكر، فقال: إنما هو حذية منك. حدثنا محمد بن الصباح، حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: توضأ مما غيرت النار. فقال ابن عباس: أتوضأ من الحميم؟ فقال له. يا ابن أخي إذا سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلا تضرب له الأمثال حدثنا حرملة بن يحيا حدثنا ابن وهب أنبأنا يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأوا مما مست النار حدثنا هشام بن خالد الأزرق حدثنا خالد بن يزيد بن أبي مالك عن أبي عن أنس بن مالك قال كان يضع يديه على أذنيه ويقول ثم مات إن لم أكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضأوا مما مست النار حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن أكرمة عن ابن عباس قال أكل النبي صلى الله عليه وسلم كتفا ثم مسح يديه بمصح كانت تحته ثم قام إلى الصلاة فصلى حدثنا محمد بن الصباح أخبرنا سفيان بن عيينة عن محمد بن المنكدر وعمر بن دينار وعبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله قال أكل النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر خبزا ولحما ولم يتوضأ حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي حدثنا الزهري قال حضرت عشاء الوليد أو عبد الملك فلما حضرت الصلاة قمت فقال جعفر بن عمرو بن أمية أشهد على أبي أنه شهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أكل طعاما مما غيرت النار ثم صلى ولم يتوضى وقال علي بن عبد الله بن عباس وأنا أشهد على أبي بمثل ذلك حدثنا محمد بن الصباح حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبي عن علي بن الحسين عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة قالت أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتف شاة فأكل منه وصلى ولم يمسها حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسهر عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يساب أنبأنا سويد بن النعمان الأنصاري أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر حتى إذا كانوا بالصحباء صلى العصر ثم دعا بأطعمة فلم يؤتى إلا بسويق فأكلوا وشربوا ثم دعا بما فمضمض فاه ثم قام فصلى بنا المغرب حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب حدثنا عبد العزيز بن المختار حدثنا سهيل عن أبي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة فمضمض وغسل يديه وصلى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن أدريس و معاوية قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن عبد الله عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب قال سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل فقال توضأوا منها حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا زائدة وإسرائيل عن أشعة بن أبي الشعثاء عن جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سمرة قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتوضا من لحوم الإبل ولا نتوضأ من لحوم الغنم حدثنا أبو إسحاق الهروي إبراهيم بن عبد الله بن خاتم حدثنا عباد بن العوام عن حجاج عن عبد الله بن عبد الله مولى بني هاشم وكان ثقة وكان الحكم يأخذ عنه حدثنا عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أسيد بن حضير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا توضأوا من ألبان الغنم وتوضأوا من ألبان الإبل حدثنا محمد بن يحيى حدثنا يزيد بن عبد ربه حدثنا بقية عن خالد بن يزيد بن عمر بن هبيرة الفزاري عن عطاء بن السائب قال سمعت محارب بن دثار يقول سمعت عبد الله بن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضأوا من لحوم الإبل ولا تتوضأوا من لحوم الغنم وتوضأوا من ألبان الإبل ولا توضأوا من ألبان الغنم وصلوا في مراح الغنم ولا تصلوا في معاطن الإبل حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس إن, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مضمضوا من اللبن فإن له دسمة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا خالد بن مخلد عن موسى بن عقوب حدثني أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة عن أبي عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شربتم اللبن فمضمضوا فإن له دسما حدثنا أبو مصعب حدثنا عبد المهيم بن عباس بن سهل بن سعد الساعدي عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مضمض من اللبن فإن له دسما